بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب خ د و ه ذكرا لاولي الالباب ف أ و د ع ه من البدائل العجب العجاب وجعله حاليا بالاحرف و السبعه وكمال الشريعه وفصل الخطاب وصانه من طرو المحو ي وشين اللحن ومن كل ما يشترب ونصبه آ ي ت ه ا ل ب ا ق ي عن امتداد ا ل أ ح ق ا م ووعد بكشف ما يشهد ا لحقيته في كل باب صدق لقوله المجيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق اولم يكف بربك أ ن ه على كل شيء شهيد صلى الله ي و س ل ا ه على من تنزل تلقى ن ز ت ل الوحي من ربه ق ر آ ن وتنزل بنيده ف ر ق ا ن و س ط ر ب إ ذ ن ه كتابا وديوانا وقام أقام صرحه سامقا بنيانا ت سعيد ت و ى ل ى سوقه الدنيا ب ا ن و ع ي س و ق ه فجزاه الله عنا خير ما جزى نبينا قومه ورسولا أ م عن امته اللهم ف ي اهزم محمول الذي ع د و ت ي ش ت غ ل ه ا ل ص د ف إلى علوم الجوار ا ل أ ش ر ف وليس في هذه ا ل ت س م ي ة أ ي ا ش ا ر ة لقدح أ و تدني في ا ل ر ت ب ة خصوصا إ ذ ا علمنا أ ن ه لا سبيل إ ل ى الجوهر من غير طريق الصدف هو صائنه ومن جهته وقبله نستلم الجوار لكن لدينا ه س ؤ و ل ا في صدفه و صائن و م ن ق ب ل ي ه و م ا ل و س ا ئ ل إلى ع ل و م المقاصد ا ل و س ا ئ ل ا ل ت ي ه ي ع ل و م تخدم ا ل ق ر آ ن ف ي ه و ر ت م س ص و ل ي ة قرآنا و ف ي ص و ر ا ل خ ط ي ة كتابا ا لأن ل ه أ م ر ب ح س ؤ و ل ي و ج ه نعت الكتاب مع القرآن عليه منذ الانطلاق مع عليه الكتاب ل أ وقد ل مصطلح ل ى وإذا تجدونه كتاب ا تتبعتم في ر القرآن آ ن المكي كما لو القرآن تمام لو لفظ ل ر تدري ج ة أنه أ لا الكتاب مثلت لكم بقول الله انا إن سمعنا, سمعنا كتابا وقوله تعالى رسول من الله يكلو هو الله من أمي صحف、وأمي. معنا اتحدت لفظ الصحيفه والكتاب والقران على معنى ل واحد تابعوا معي الى علوم المقاصد التي هي لباب اللباب ك ت ا ه إليك م ا ل ب قال تعالى ك ر و ا مقصداني لقلبه لكن ي ا الغاية ولا يعني يعني أن المقاصد الاشياء الاخرى لا تقصد ولكن تقصد من أ ج ل هذه وهو فهم الكتاب من باب التدبر ت ح ص ي ل معانيه وتاثر بهذه المعاني والترقي في مقام الادكار ل ي ت د ب ر آ ي ا ت ه فهما وليتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب نزولا عند هذا الفهم وامتلاء منه وتشربا ا ل باثره واستيعابا ل م ع ا ن ي ا ل ب ع ي د ة م يقل و لها ل ي د ب ر آ ي ا ت ي و ب ش وانتهى ن ق ط ة ولكن و ا ل ل ي ا ذ ك ا ر هو ارتقاء الروح في مقام الذكر أ م ا ل ل ت ذ ب ر فهو ارتقاء العقل في م ه ا ر ج الفهم مهارج الفهم و م ر ا ق الروح ذكرا الذي ك ر ا ل يعقل المعنى قد ينشا والذي يذكره بروحه هو على باب الذكر إ ل ا أ ن يشاء الله كقولنا ل ع ا ل م ي ن في غ ف ل ي الذكر مفتاح لباب الحضره والذكر مفتاح لباب القرب ا ل ت د ب ر مفتاح لباب الفهم علم تدبر الكتاب محور من محاور علوم ج ل ي ل ة وقد عرف السلف قيمه هذه المساله ل النظراء قولي منذ ي ؤ ا ل ح ك م ة فقد أتي ي ا خير قال الفهم ا ل في ك ت ب الفهم ا ل في ك ت ا والإمام ب عليه حين أ ر د أن يعرف ب خ ص ا ئ ص خص التي بها ك ب ق ي ة الصحب قال هل خصكم رسول الله بشيء قال والله ما الذي ب ر أ النسمه ما خ ص ن ا بشيء إ ل ا فهما انتبه وهذه هذه ا ل خ ص و ص ي ة فهما يتاه أ ح د ن ا وما في هذه ا ل ص ح ي ف ة اي من أ ح ك ا م تتعلق بالعقول اي بالدياج كما في كتاب العلمي من صحيح البخاري ماشي وما في هذه الكتاب ووضعه وتحته كما قال ومدى فيه قال فيه عقل الكذا وفكاك ا ل أ س ي ر وما في مسيرك ا ل م انت م و ا ط ح ه وكانو يكتمون العلم وقال سيدنا الحسن المصري ر ح ما ه ل ل ه م انزل أ الله من آ ي ة إ ل ا و أ ح ب أ ن يعرف مراده مراد ه ما ر د م اراد أ بها ما أنزل من آية إلا أنزل وأحبه آية ان يعرف ما أ ر ا د بها ويريد أ ن يفهم الناس كلامه ولذلك نعى ونحى باللائمه على الذين يغلقون عقولهم عن فهم آ ي ا ت الكتاب قال تعالى افلم يتدبروا القول ام هم على باب من ابواب السعير الوعيد ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين ينتظروها ل أفلا القرآن ى أم يتدبرون على قلوب أ ق ف ا ل ه ا قفل على القلب من مادته شيء قفل من خ ا ر ج على القلوب أ ق ف ا ل ه ا ق ف ل غفلتها إ ع ر ا ض ه ا كبرها جحوزها إ ل ى الجهل الجهل بمفاتيح التدبر ويقول تعالى في اهل الكتاب محذره ومنهم أ م ي و ن ل اميون ي ع ل و ن ن الكتاب إلا ا أ م إ ه م إ لا يعلمون ظ ن ن و فويل الكتاب الا أ م اماني ي ن مجرد قراءة حظهم من الكتاب حفظ أ ل ف الوقوف ظ باب للترقي اكتفوا ب م ر ت ب ة الحفظ فوقفوا عندها لا يعلمون الكتاب إ ل الا أماني أي مجرد قراءة وهذا م ع ن اماني ل ع ر و ف لكلمة ك تمنى ت ب الله أول الليله وآخره لاقى حمام المقادر ا أول ليله وآخره في تشعر م ث ر ض اي ل ل ه عنه ف ليلة اغتياله ت مجرد ن يعني فالأماني ى قرأ م ا ل ق ر ا ء ة أمنية ومن تعالى وما ن قوله ت ع ل ى و م ارسلنا أ من قبلك من رسول ولا نبي يتمنى قرا أ مثل ما يتمنى, النبي يتمنى القى ي المني يتمنى الشيطان في أ م ن ي ت ه أ ي في أ ذ ن سامعه اي في ا ل ق ر ا ء ة ا ل و ا ص ل ة من أ ج ل ا ل ف ت ن ة كما و ش أ ن الشيطان فسمى ا ل ق ر و ا ل الحفظ دون الانتقال إ ل ى الفم أ م ي ة لا تليق ب أ ه ل الكتاب ل م ن ت س ب ي ن الى الكتاب فهم كانوا اهل الكتاب ي ش ا ب ق ه م كتاب لاحق كتاب ا ل ناسخ وهو باب الى الوقوف على معارف ك ث ي ر ة ما ذ ا م ا ل ق ر آ ن فيه علم الله أ ن ز ل ه بعلمه و م دام لحمته و س د ه الحق الذي يطابق المقاصد الحكميه ويطابق الايات الكونيه قصد الحكمية قالت أو أولا ن في أ خ ر ى فليثور ا ل ق ر آ ن اي حرك أ ر ض ا ل ق ر آ ن لا تثير ا ل أ ر ض يثور يثير يحرك أ ر ض الكتاب و شي ن تحركها بتدبرك وما ب ق ن ا و كان ت ت ر س ي ل الا لهذا ورتل ا ل ق ر آ ن ت ر س ي ل ا لتفتح قفل ا ل خ ز ي ن ة ا ل ن ف ي س ة إِنَّا ن َ س ُ ل ْ قولا ِ ي عَلَيْكَ َْ ق ًْ ثقيلا َِ وَقُلْنَ مِنْ غايه ن ن ِِ ا ل َّ ف ْ س ِ من ك ل م ثقل أي ذو ن في ا الثقلان والإنس س ة ومنهم جن النفاسه لكن كيف تؤثر على نفاسه رتل ه وتمهل حتى تتضح لك الايات ل ل ذ ي أ م ر ن ا به م ن م ق ت ن ا ف ي ه ويعرف به ويعرف به و ي ع أ ف به و ي ع ن ا به ويعرف به ويعرف ي ه ويعرف به ويعرف به ويعرف به ويعرف به و ي ق ر ف به و ا ع ن د ه ويعرف به و ي ع ج ف به ويعرف به ويعرف به و ي ع ر ا به و ي ه ر ف به ويعرف به ويعرف به ويعرف به ويعرف به ويعرف ب ا ويعرف ب معاني الوجود أ س ر ا ر الغيب هي في الكتاب كثير منها لكن لا تفهمها على ت أ و ي ل ه ا ت أ و ي ل ه ا ا ل أ ص ل ي لا يعلمه إ ل ا الله ولكن تفتح بابا مما فتحه ا ل ق ر آ ن لك ن من خلال بيانه وتدبر نظمه شرف هذا العلم يرجع إ ل ى ما به شرف كل علم شرف الموضوع وشرف والمقصد الغرض و د ر ج ة الحاجه ل ي ذ اليه نبهنا فهذه ا ك ك ل على م ة ث ر م ن ا فموضوعه ك ل م ة الله من ح ي ث ي ة دلالتها على مراده من هذه、الحيثية. المفسر ح ي ة ا ل والمتدبر يتناول ا ل ق ر آ ن وكلمات ا ل ق ر آ ن إ ف ر ا ز ي ة وتركيبيه ة في ي م س ت و الجمل ا ل م م الجمل ن و ة أي ا ل ت ر ك ي ب ي ة نظمه ت ر ك ي ب ي ومفرداته من حيث ماذا يطلب ماذا من ج ه ة دلالتها على, على المعاني فهو لا يبحث في موضوع ا ل ك ل م ة من جهه أ ص و ا ت ه ا والميزان الضابط لهذه ا ل أ ص و ا ت علو وتستفولا الحيثية الحيثية ونزوم موفقة من جهرا هذه هذه العلوم موضوعها ا ل ق ر آ ن بس كذلك هي ش ر ي ف ة بالموضوع و ا ل ح ي ث ي ة م خ ت ل ف ة فانفكت إذا العلوم بانفكاك ا ل ج ه م اما يقول وصلي أ الغرض والمقصد غرض التدبر فهم مراد الله منك و ا ح د ة وذوق أ س ر ا ر بيانه الفائق الله جل جلاله احسن الحديث فتذوقوا م ا وتمت كلمات ربك صدقا و ع ز ل ا قال أ ه ل العلم الفرق بين الكمال والتمام قال التمام في المعاني والكمال في المباني و ك ل م ة الله من سره وعلمه فهي ح ق ي ق ة بنعش التمام أ و ل ى ب ه ا ب ن ع ش بنعش الكلام تلاحظ و التمام يستعمل و ا دائما في في ا ل أ ش ي ا ء ذات ا ل ص ل ة بالله ووعدنا موسى ثلاثين ليله ة و أ ت م م ن ا ا كمبلنا واتممناها ح د موعد مع و الله أ بعشر فتم ميقات ربه وثالثها الوقوف على باب درك ا ل إ ع ج ا ز من جهاز إ ما لأن الإعجاز لك الإعجاز لك لا به لكن قد تصل بإذن الله حين تبلغ مبالغ م ت ق د م ة من الفهم في الكتاب وبيانه والإحاطة علومه من تحس حين يخاصبك الله بالتحدي طبعا ويخصب المنكر والجاحل و أ ن ت ت ف ه م عن الله تحس بصدق كلمه الله و أ ن التحدي فيها بلغ غير ص د ق ي ه لا تصبح ت و م ن بالتحدي وتحيل على ا ل ق د ر ة لا ت ف ق ه شيئا من قضيه ة الأجاز إذن ذ ه ا ل م ق ا ص ر تحرك واحدة منها كافية لأن تحرك ساكنك ا تبدل لأن كي ل ج ه د الجهد ك ك ن وتوفر ا كله لطلب ع ل م علم التفسير أ م ا ا ل ح ا ج ة د ر ج ة ا ل ح ا ج ة ف أ ن ت م تعلمون ح ا ج ة المكلف لان يفهمها ن الله و أ ن يقف على أ س ر ا ر مراداته و أ ن يتلذذ بخطابه من خلال فهمه لأن الإنسان حين يفهم يتذوق الكلام لأنه هو كائن متكلم حين وكائن يفهم يتذوق لخصوصيتك وخصوصا يتكلم ف ه فاذا قال أ ه ل العلم كل ما س ي و ا ل إ ن س ا ن ومكلف ا ل العاقل هو يشبه الله بالقهر ولن تفقهوا ن ت س ب ه ه لو أ ر د ن ا ان نفهم كيف يشبه الحزر وكذا ل م استطعنا نمسله لنعرفه لا ا ل أ ن ن ا ن ن ش أ ن ا مختارين كما أ ر ا د الله لنا في د ا ئ ر ة الاختيار التكلفي ومختارين على الاطلاق هو الذي يسيركم في والبحر. لكن في د ا ئ ر ة الاختيار المتاح ضمن م ش ي ئ ة الله أ ن ت تحس ب أ ن ك كائن متكلم بالاختيار متكلم ب ا ل ف ه م ومتحرك بالفعل الارادي إ ر ي نحن ت ك ل ر ا إ وكونك مدركا فعالا بالاختيار هو خصوصيتك والتكلم من شاء هذا ولذلك كان معقد تكليف الله لنا قائم على شيئين تبيين يقيم الحجه عليك وتمكين يقطع كل اعتذاري من جهتك قد يقول لسعني يبين لي فيكون يقول بين لي ولم أمكن فيكون ولم لم العذر الأول عذرا أمكن من ممشيرين تمام رسولا أيضا مبينيننا ل ن ل ا يكون ا ل ن ا س ما ضاع عمر النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل آ ي ة تنزل ت إ ل ي ه وهو يقوم ب ا ل م ه م ة الكبرى شرح الكتاب, الكتاب يبين لهم يا ايها الناس قد جاءكم رسولنا يبين لكم و لتبين للناس ما نزل اليهم بلاغا بالنص و شرحا بما يحتاج إ ل ى شرح خصوصا إ ذ ا تعلق ا ل أ م ر ب ق ض ي ة ت ك ل ي ف او ما كلي ف ا ل في صلى النبي صلى الله عليه وسلم متهجد بالقرآن بالليلة متدبر له بعقله مستمت من معانيه ما له بعقله صدق المؤيد مؤيد بالقرآن باللسان باللسان على كل قرره ونوحيه هو وحق هو و ي د د المؤيد ب ا ل م ع ج ز ة والمسدد ب ا ل ع ص م ة والمصان والمصان ب ا ل ح ك م ة وظل صلى الله عليه وسلم يعلم ا ل ص ح ا ب ة كيف يفهمون الكتاب مناهج الفهم في الكتاب ويسددون ف أ خ ذ ا ل ص ح ا ب ة منهج الفهم والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم على أهلهم ا ن حين نزل ظ ر و ا مثلا ا قول ل ل ه تبارك ت ا و ع ل ى الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم اولئك لهم الامن أ م ص ح ب ة رضو الله ل ه ع ي ز ل الوحي ب ل س ا ن ه وهم يفهمون ظاهره ذ ا الكلام و أ ح ك ا م ه و م ع ر ف ي الظاهر و لكن الدقائق و ا ل أ س ر ا ر و ا ل أ ش ي ا ء التي هي من خصائص ما هم و قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونها فقال الصاحبون ان ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم البيان أينا ي لم ل س إ م ه فهي بظلم اللبس ما معنى اللبس؟ وهو إخلت وبظلم ن ك ر في سياق ا ن ف ي أ ي أي ظلم كافي في ان يجعلك تفوت على نفسك الامن لا تستحق الامن ل ا لا إيمانهم ما هذا من النص لكن يلبس فهي أوتيه الذي الصحاب صلى بالسليقة فسمع خصص هذه النكر العامة ق ا ل له ليس الظلم ما فهمت و إ ن م ا هو إلى قولي لقمة ان اسمع إ ل ى قول ل ق م ا إ ن الشرك لظلم عظيم فماذا اضف إ ل ي ه ت خ ص ي ص العام الذي فهمه بمقتضى اللغه والسليقه صحابة الحكم من الحكمة ا ل فكان م في ا ل ت ب ب وهذه تسديدات العزي الرجل حاشم نزاق صوارك وسعلا شربوا يضع تبيان الخيط ا لكم ل خيطا ل ابيض وخيطا اسود على ظاهر الكلام ليجعلهما بين يديه ح د ا ء ة ت م ي ز ة أ ح د ه م ا من أنه الآخر عرف أن ب د ا ي ة الصوم حصل فنزل قوله تبارك و ت ع ا ل ك فقال له إ ن ك لعارض القفع في روايه ة في رواية اخرى ي ة أ نزل قوله تعالى من الفجر و ه ذ بيني تسمى عند البلاغين بيانيا هذا الخيط ليس خيطا من ت و ب و إ ن م ا هو من الفجر أ ي من ض ي ا ء الخيط الأبيض ي ب ت ئ ن من الخيط الاسود أ س و د من ل بالفجر المراد ل ف فعرف ج ر أي يتبين منه أن شاعجها أو ه ظاهر هذا النص لأنه يسعى ت ب وظاهر الخيوط وإنما اللفظ الخيط تتبايز بالإصفار إذا أصفرنا كثيرا ظهر هذا من هذا يعطيه يتهي لأنه ظهر يرد لكم لكن لم تبين دقيقة من وإنما من الفجر فحال على م س أ ل ة أ خ ر ى يسميها علماء المواقيت وعلماء الفلك بمساله الفجر المستطيل الفجر والفجر ة في ق ومشتغلون الآفاق وبدء يحرفون ذلك ويتجللهم ذلك غ المعترض ي ة وإذا كانت ا ر ا ذلك ا ل أ و ا منعكساتها لا ء يمكن أن نتبين هذا ف ص ب ح ن ا ن ل ه اقتدب بالحساب الذي يظبط هذه ا ل أ ش ي ا ء ويسلم و بعضنا لبعض فيهم ا ذ ن شرف التفسير واضح من موضوع مقصدي ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه و ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه كما قلت لكم هي أ م ا ل ح ا ج ة ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن يعرفها لله مرادا وبالتالي يريد أ ن يتقرب إ ل ي ه وبالتالي يريد أ ن يفقاها في اسرار ه ا الكتاب ويريد أ ن يحصل الحكمه ة ن ا تقول لي ا ل ح ك م ة غايتها ان تصل إ ل ى فهم الكتاب فقد دفعتني بكل قوه ة لأن أ لان ك ت ب م أين نبدأ؟ في م ع ا علم ت د ب ر وقد بيّنت لكم أن ه ن ا ك مشتويين أولا الدلالة ل ا في ر ض ة مثل معجم الكتاب غريب الكتاب مفردات الكتاب ك ل م ة كذا ماذا تعني مدلول ا ل أ ل ف ا ظ الافراديه نظم الكلام يعني د ل ا ل ه ا ل ت ر ك ي ب ي ة التي تؤخذ من نظم الكلام اي من تركيبه و هذا لا فيه علم وهذا فيه علم علم وهذا يسمى علم الغريب وضع ا ع ل م ا ء علم يسمى ع ل م غريب الكتاب او غريب القران آ ن يطبط م ع ب والنظم ص و ل ه بما فيها بما مورد فيها روي في غ ة العربي ل أ الكتاب نزل بها كأنه حالة نزل كأنه ديوانها من غير مست كاف يحيل على علم اسمه علم الاعراب وعلم الاعراب يعرفك ب أ ص ل المعنى الذي تفهمه من نظم الكلام أصل المعنى وذلك حتى يترك ا لعلوم البلاغه والبيان جهه أ خ ر ى في الفهم أ و مستوى آ خ ر من الفهم في النظم يشتغلون عليه فالنظم الاعرابي يصحح أ ص ل المعنى لكن كمال المعنى يبقى مفتوحا لمسائل البيان ا ل أ ر ق ى بيانا وبلاغة معانية وبيانا معانية وحسنة لتبقى دار طبقه اخرى ق ب م ن و ا ل هي التي تسامي سماء الشعور ب ل ا ي ج ا ز أ و فائقيه النص ا ل ق ر آ ن ي نظما واسلوبا الله نزل ح ه مضامينه وعل وعناوينه نظما و س ل و ب ا ف ا ل ق ر آ ن فوقه ذ ا التناس وهذا اسم التفضيل هنا انا أ ق و ل في ديم ا لسع ل ى بابه و إ ن م ا فيه تنزل جدلي هذا هو جوياً تقريب شوية حتى يتركك على م ق ر ب ة من هذا و إ ل ا فقد قلص الله عليه وسلم في حديث صحيح وفضل والمسافة الواصلة وبين كفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه والمسافة الواصلة بين الله وبين خلقه سائر بين هل ي س ت ط ي ع أحد ان ي ع ب ر ه إ ذ ا حين يبدو لك ط ب ق ة الكلام ا ل إ ل ه ي ق ر ي ب ة من كلام ا ل ب ل غ ا ء فهذا نوع من الوهم أ ن ت سجين وهمك فاطلب الله واستعن ب ا ل م ع ر ف ة لتدرك فعلا أ ن هناك مسافه لا تعبر ولا تقدم ط ن إذن ع ن ا أول و ل ع التي ينبغي منزلنا ينبغي لمنفرع ا ل م ح ولكن ر يبداون به من ا ل ب د ا ي ة أ ن ا ل ح ا ج ة إ ل ى علم المعجم أ و ل ا ف ع ل م الاعراب ي ثانيا وفي المعجم فروع عندنا علم ن ن د ا ع الوجوه والنظائر وعلم الافراد أ ف ر د علم الوجوه وعلم الغريب ل م س غريب معناه أنه غ ر ي ب م ع ن ا ه انه يراد رفع غ ر ا ب ة لفظه بالوقوف على الدلاله م ع ر ف ة الغريب أ ي معرفه ة معاني الألفاظ ذ ا ا هو ل معاني ر بالغريب ا وهذا د ل ل م أفيد ب ل ت ص ف الالفاظ ق د ي م و ح د ي ومن أجل من ن أجل ص فيه ص ح ب ب المفردات الإمام الراغي ا ل أ ص الا ان معجمه معجم يشبه ان يكون معجما خاصا و س أ ب ي ن بعض الشيء إ ن شاء الله حين تتسع المقال لكن الذين أ ل ف و ا من قبل وكانت م ا د ة أ خ ذ ه م ل ه ذ ا المعاني الغريب من كلام ا ل ع ر ر ب ومن ت ف س ي ا ت السابقة أول أ من ع ت ق قول د ص ا ح ب العزيزي له كتاب اسمه القلوب وهذا الكتاب له طبع ونزهة ا ل ع وهذا ك بتصير محمد بن الساجستاني عزيز محمد له كتاب مزلت ل في غريب ا قديم ر آ ن نزحت هناك اسمه القلوب كتاب ثم ق ف يتبع المعجم ي ا ق و ت ة الصراط لغلام ثعلب أ ح د اللغويين المعروفين أ ب و عمر الزاهد يا أيضا أينها الصراط وهذا أيضاً طبع لك يا يا بادي الطبع قوتة لك طبع وهذا ع ن ن د ا المجاز يعتبر أ ق د م عاصي المجاز ل أ ب ي ع ب ي د ة أبي عبيدة مع مر بن المثنى اسمه المجاز وهو لا لا يبحث في المجاز ا ل ا ش ت ل ا ح ي و إ ن م ا يبحث في العبور ب ا ل ك ل م ة من غرابتها إ ل ى اتضاح دلالتها العبور يعني بالمجاز العبور كل جاز يجوز وجاوزنا ببني اسرائيل الله فهو يعني مجرد العبور كما نسمي علم ا ل ر ؤ ي ة تعبير من الانتقال ب ا ل ر ؤ ي ة من عالم المثال الى عالم المعنى الذي تدل به هذه ا ل أ م ش ل عليه بحسب ضوابط هذا العلم و م و ه ب ة المعبر وفيه أ ي ض ا نظم فيه آ ل الاف ف ا ب ي ع ن ن د نظم المراكسيين نظم القزامة لأحد ي الابيات غ ر ي ب ه ذ غ ر ي م ب ل و م ا ي في غريب القرآن في أربعة آلاف بيت وسيدنا بن الذي له له نظم اسمه العجيب في نظم الغريب. نظمه الغريب ن ظ م على ترتيب الصور هو نظم في غ ا ي ة في غ اليسر ي ة و غ ا ي ة ا ل ب د ا ع ورائق ومجلدته ط و ع م ص غ ي ر ة فخذه و مع المصحف ا تفهم و ا كلمات القران آ ن ثم ع د ن القرآن ا كتاب التيسير الى علم التفسير وبالعقيقة الى غريب ألفاظ في التفسير غريب علم الفاظ في وهو للعز الديريني وهذا أ ي ض ا طبع وهذا في زهاء زهاء يعني ث ل ا ث ة آ ل ا ف بيت نيف و ه و أ ي ض ا على ترتيب الصور في في يقول والعلمي غريب مجلدة المعجب محجم أصول المعجب إن أبعد من جمع في مسائل القرآن أصول أبعد إن مسائل م م سأل سيدنا التي فيها نافع ابن الأزرق الله العباس هنا الغريب ل عبد عبد ش والروايه ب ة الى ي ل الرواية إ سيدنا عبد ابن ل ل ه عباس معظمها هي م ت ع و ن في غواته خ ص و ص الروايه ابن ا ل ت ص ت ي ا ل ك ا م ل ة وهذه طبيعه مستقله مقامه وكذلك ا العلم علم اللغة ابن الأنباري ل علم ه في او ت والابتداء الأسرقات ا الإضاح الوقف طائفة مسائل ابن ب في فيه و قد ك معجم الطبران الكبير في ط ا ئ ف ة م س ن من؟ د ة فنقل منهما معا ما يتعلق بهذا وهي اعتقد في جملتها ه جملتها ا مسائل الأسرق الطالب علمي الغريبي علمي في تستفيد يعني ن خصوصا أ ن فيها ما يسمى ب الاحتجاج المبكر بشعر ا ل عربي على م ف ر ط ة الكتاب وبه يندفع كل اعتراض من قائل يقول اتخذتم الشعر أ ص ل ا للقران آ ن ت خ ذ ا القرآن أصلا للقرآن حين ق ا ل ن ا انزلناه ق ر آ ن ا عربيا من الذي لحالة على اللغة أصل على وما ورد من أ ث ا ر ك ث ي ر ة ما, ما, ما غاب عنكم من, من كلمه ا ل ق ر آ ن فالتمسوه في, في شعر العرب ف إ ن ه ديوانها و إ ن م ا نزل بلغتهم فما ك ل ه ا يجدون شيئا من هذا وهذا هو الذي جعل علما كعلم الشعر وروايته والتدقيق فيها ونقذه ي ت أ س س على أ س ا س ك أ ن ه من علوم ا ل ل غ ة التي هي من علوم الكتاب كيف حرك ا ل ق ر حرك آ ن كيف ا ل ت أ ل ي ف والتصنيف و م ت ا ب ع ة هذه العلوم وكيف ا ن ت ه بنا إ ل ى حفظ ا ل ل غ ة و ا ل ا ض ا ع ت وحفظ التاريخ وحفظ أ و ض اوضاع ع العرب ت ع علوم القرآن حفظ معرفة ل القرآن م من و و ن أنه أ تاريخ العرب حفظ ه حين العرب ل الذين قتلوا أولادهم ه سفهم قد خسر بغير ل م و ح م ما و ا نزقهم الله كيف تفهم العربي ق تقرأ ت ت ل ولده لم إذا ا من ر يقتل خ كيف كانت ا هذه ل ض ي ي ة قد ق ولده ذكر ذكر كثيرة تجعلك يرزق الحر رواية تاريخ الولد البنت خوفا العرب فعلا فعلا يتلق على يقتل ولده عمل يقتل وعند وقد وفي تتصور قد خشية خشية بنته معه من أن معه خشية وقد بنته خشية الحر. وفي من قد خسر الذين يخاطبوا ا ل ع ر ب ي ة بهذا النوع من الوان ل الخطاب الزجري قد خسرت فتكسبت ولدك تقتله من أ ج ل ل ق م ة وبنتك تصفيها من أ ج ل وهم ا ل غ ي ر ة أ ي و ا ق ع ي ة في هذا التصرف وتعلم أ ن العربي و ليس له ص ل بابنه ضعيفه ا ب ة سلتهم ب ا ل أ ن س ا ب و ب أ ب ن ا ئ ه م و والعق... ا ل ع ل ا ق ة ا ل أ و ز ر ي ة عند العرب شديده وقويه د ر ج ة أ ن ه ا تجاوزت العدل فكيف آه... هذه الجاهلية تناقض ا ل ج ا ه ل ي ة يدفن ابنته ويروح لي... لي... ليقول الشعر في, ال... في... في... في الاسى الذي س ي ح صاحبه ا ل ي و م ا ل ق ي ا م ة ويقول دفنتها والاسامه تعرف فلا يمكن أن عيدارا ه ل واني ما هي ي خطاب ع غاية ل ذ ا التاريخ يخاطسوا الواحد بمثل هؤلاء بمثل قد خسرت ضاع مثل بمثل خسرت أن قد ك ل شيء و ح ر م و ا خسرة فيها تأسيف ف على وحرموا و تجرية ل ما رزقهم حرمان وحرموا الله افتراءا ن عليه فيما يتعلق بالانعام أ ن ع م وما في النعام ومحرموا تفهمها فيما قالوا حقيقة وقفت يتعلقوا خالصة لذكورنا الأشياء التي إلا إذا أعوضاء العرب والتاريخ على ل في بطن هذه هذه ولا, ولا تستغري ع ج ب ولا ت ب د و ج ا ل ت صوره ة عنوانها الانعام ا ل أ ن ع ا م ل أ ن هؤلاء كيف شرعوا شريعة تكون بخصوص الأنعام. وكلها قيمه على اوام وضلاله هذه ا ل أ ن ع ا م التي خلق الله جعلوا منها ا ح ك م غريبه ل ي ر ب ط ا ل ق ر آ ن وقضيته ا ل ش ر ي ع و ا ل ح ل ي ة والتحريم ب ق ض ي ة الالوهيه والحمد كمالا الحمد لله الذي أنت خلق السماوات و ا ل أ ر ض وجعل الظلمات والنور هم الذين كفروا بربهم في جاهلية الصورة ظلمات جاهلية أجلها الإسلام ب ن و والله ر ه ج ع ل ا ل ظ ل م ا ت و ا ل ن و ر تتميز لحقائك وهو المحمود بالجعل والخلق إ ذ ن حين نقول إ ن الوقوف على اشعار العرب وما دونوه فيما يتعلق بغريب اللغه ة والوقوف على اشتقاقات الكليم والتدقيق اشتقاقات الكريم على في ذ ا ولكتاب العرب حفظ للغة من جهة للغة جهة من إ ا ن ما عندنا أنا كتالوك موصول ب ا ل ق ر آ ن في تفسير الغريب لا ا ب د ما عندنا دليل شرح الغريب موصول بالمصحف من عند الله في الفصاحة مفهوم تحديدهم يعني شهدوا تنزيل الوحي وشهدوا من وكانوا قريبين لديهم حوالة والصحابة المسلمون الأوائل شهدوا وشهدوا وكانوا ومعظم القرآن مفهوم ولكن القرآن كلم من بعدهم من من شهده دقائق أ س ر ا ر أ خ ذ ج م ل ة منها الله الله ونحن ل وسلم ا ل آ ن و محتاجون ن قبل م إ ل ى ما كان يحتاج لهؤلاء ومحتاجون إ ل ى ما كانوا محصلين له بالسليقه ة اللحوة محتاجين أن نتعلم اللحو واللغة من م واللغة ا ج أن ب ئ ا تتماجها المفردات والاشتقاق إلى نتعلم وأن ومستوياته و ن ت ع ل م كل شيء ي تصله ب ا ل ل غ ة لابد ف إ ذ ل ك كانت حاجتنا الى تفسير اشد من حاجه ه ؤ ل ا إ ل ي ه ولله الحمد ا ل ث ر و ة ا ل ت ف س ي ر ي ة ك ب ي ر ة عندنا ففي ذلك شك وفي كل جيل يهيئ الله لهذا الكتاب من يمعن النظر فيه、أنا. مثلا أمري وكانت جانب تبدو قدري كان فيه في ويضاف الى ا ل ق ر آ ن الجديد قل أ و كثر وتفتح ا ل أ ب و ا ب ل ل إ ض ا ف ة فيما الكتاب مفتوح الإضافة فيه مفتوح على ا ل إ ض ا ف ة وذلك من آ ي ا ت الله الافاقيه والسننيه مما يتعلق بالروح قليل قليل جدا ت ا ب ت ت ب ا ت الروح لذلك لا يقال هدفي ن ب غ ي ن وتطور ان يتطور لنا فيه؟ نعم وتطور في بمعاني、الأولى. نستمد من مما فتح الله لفهم معاني نعم مقاصد مما لفهم وتطور الأولى فتح مفتوحة أخرى الفقه الله باب المقاصد الأشياء كل الله في هذه الله في بن عباس رضي بينا أن أ قسم ا ا ل ل ق ر آ ن في ف باب ا ت س ي ر أربح قسم س ا ت أ ث ر الله بعلمه فلا يدرى ومعنى الاستئثار و ن أ ن ه لا تعلم حقيقته الغيبيه بعلم يقين فهنا أنه بعلمه تأويله نسأل المشي ألغز ليس لغزا يظن البعض المستأثر وإنما لم يحين تأويله لتعدل لتعدل الأهلية ن ج يوم يأتي القرآن عن الغيب ي ي أ ت ي تاويله تعرفونه ا من نعيم أ وهذه جحيم و ا ل أ ش ي ا ء تفهمها وتعلمها ولكن لا تعلم حقائقها تضل غيبا حقائقها فواتح المحق تقول بقسم المقطعة التي إليها لا تعلمها شيئا استثار هناك أضاف الصور بقسم المستثار أدخل جعله لم يشلمه وهذا من به ثم التاني قسم يعرفه العلماء يعرفه ع ا ل ل متعلق ا ء م ب ا ل أ ح ك ا م ت ف ا ص ي ل ه ا هذا مطلق قياده هذه الايه وهذا محكم في الصلاه وهذا مقيد بالسنه وقسم لا يعذر أ ح د بجهله قسم ولو إذا كنا في س ط العربي ولو تدنى م س ت و ه أيها اللغوي يا الناس م ن ن ا ل إ س ا ن و م ا ف ه ا ل و أنها ا ل ل ة و ي ق و ل لك لا حلوه أكفره قتل, قتل ما حقيقة قتل وأن يفضل قتل إ ذ ن في النداءات والخطابات وكثير من ا ل إ ط ل ا ق ا ت في ا ل ق ر آ ن لا يعذر أ ح د م ج ا ل ي ا فتجد الرجل على أ م ي ه احيانا يملك راسه و ي س م ع ا ل ق ر آ ن في بعض الموارد إ ن الله لغفور رحيم إ ن ربك شجيز العقاب تحس أحده قسم بأنه بالفهم إذن هو موصول ولو مجاليا مجاليا أصله لا جزئيا يعذر يقول لك انه يخاطب ب ل غ ة ا ج ن ب ي ة لا يمكن ه ن ه يحس ب أ ن ه كي تصيله انما اموالكم وأولادكم تلقى الأم يقول الله أكبر فتنان لا ل ا واولادكم كأنه ه هذا في المستوى و ن ه ا ل فتنه س بسيط ي ر عنده ج د ممانع من الفعل وقسم يعرف من كلام العرب وهذه ا ل ح و ا ل ة من ابن عباس ا ل ت ق س يحيلنا م ي على أ خ ذ كل قسم من ا ل ج ه ة المعينه ما هو من خصوص, علماء عنهم ومن خصوص العرب العربيه تؤخذ من بابها وياتوا البيوت من ابوابها في لإهل القرآن وليس م ج لاخذ اللغه والشعر عنه فهو جدير بذلك إنه يفهم ذلك وكان فناء ي الكعبه كما سبق يعني م ف ت و ح اشعارا إ ب ا من هذه ا ل أ م و ر ليس فيها ما يمنعها شرحا ولو بجوار المطاف قدسية القرب قبل منتع ومع ونذكر إن يعني شاء الله الحديث ذلك عن ف ر و ع الغريب بعضا من مسائل ا ن ا ل أ ص د ق سبقنا عن كلمه تخوف ت ن ق ص ثم نذكر لكم كلمه ا ت ي عورت و ر عندكم في الاختصار منها ك ل م ة الوسيله سالنا في قوله ابن ل ى ا ا ل ي ا ل و س ي ل ة ق ا الوسيلة الحاجة ل ا ب ت ق و ا إ ل ى الله الوسيله ة اطلبوا ل حاجتكم إ ي ي ر ف ع و ا حاجتكم إليه قل ي اليه ربي وابتقوا إ الوسيلة اطلبوا الحاجة、دا. قال له ل تعرف العرب ذلك فذكره ببيت عنتره طرى عن طرى معروفة من قصائد الشهر عن معلقة من ولكن له وجاهلي زل جاهلية فيه ما قصائد ق ص ي ه كانت تعلق على ج الكعبات بما ادعى لما تألق وتكتب بنظر ي قال ر ر ج يدجا ا ل لهم إليك وسيلة تكحلي يأخذوك ي وتخطب أن أن فلانه ع ا ع ر و و ش ج ف ه إلى أهل يوجد البيت فأرسل هذا ب الشعري ي د غ ر ض ق ان ل ل ف ا ة إن الرجال ا لهم ذ ي ن جاءوا ل إ ل ي ك وسيله ة أي حاجة ان ي أ خ ذ و ك إ ل ى اهلك في هذا ا ل م و ك يعني استعدي ل ي ق ا ي زوجك أهم إليك وسيلة أن يأخذوك إليك وسيلة فاستدل بها وما قال اقبحك الله هذا الشعر لا يستدل بها وقلت ثم من بين ما ورد هناك البيت الطريف بيت ا ل طرف ي بيت حين سئل عن حنانا قل الله تعالى قال ما حنانا من لدنا وسكن لانه نافع له معه معجم من الغريب وهو م ر ب ر ي من الجزائر ونزوعه خارجي جاء يريد أ ن يعرفها كثيرا من هذه المشاهد ن يعني حنانا ا ماذا قال له ابن عباس ر حنانا م ة ح من لدنه ا وزكاة آتنا وتزكية و رحمة د الولد مننا رحمة وكان تقيا ر ح م ن ا ه وزكيناه قال وهل تعرف العرب ذلك مشدد شدد عليه ليحتج ا بكل ك ل م ت ف ن لغه العرب فذكر له بيت, بيت طرف والنص قوله أبام معنا أفنيت أفنيت فيه دري بيت قريب、أفنيت. الكل فاحترس حنانيك بعض الشر أهون اهون مثل أ يقال و من ا ن ك بعضه منه لم يغادر من أ ب ابا مندر مندر أ ف ن ي ت ه قومك ف ا ح ت ر ش كلام قريب من هذا حنانيك الشطر الثاني حنانيك بعض الشر اهون من بعض ه ومنها أ ي ض ا ما ورد هناك عيزين جاءت عزين قال له ما د ا قوله الا عن اليمين وعن الشمال عيزين قال ح ل ق ا ل ر ف ا ق حلق الرفاق حلق أ الرفاق ي الحلقات من الرفاق متجمعين فقالوا هذه ع ز ة ع ز ه ع ز ة هذا م ا يلحق بجمع المذكر السليم عند ب ن مالك رحمه الله عزين معنى حلق ر فمال ا ق ن مجتمعين ق عن الذين ي ي م فما ن وعن ل ل كفروا قبلك م قبلك م ه ت ع ي ن رافعين أ ع ي ن ه م اليك و ح م ل ق ي ن إ ل ي ك عن اليمين وعن الشمال عزين متفرقين في حلق حلق الرفاق ل ل ر ق ا ق رجل ش ي ئ ما حلق الرفق يعني رفقة يعني هذه ما لهم على هؤلاء يكاد ح م ل ل ق ن الذين ك ف ق و ا ليزلقونك ب أ ب ص ا ر ه م تعجبا واستغرابا للذكر الذي تجيء به على أ م ي ت ك وهم أ ه ل لسان وبلاغه ا كانوا بين يستغربون نبي يجي إذن من النبي, بيانة ويستغربون من النبي شانة كيف شانة اقرا ص و ر ة الجن و إ ن ه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ل ب ب ا د ه قيل الجن وهم ف ص ح ا ء ع ر ب الجن منهم ف ص ح ا ء في ج ز ي ر ة العرب في كل بلدتين وورد كثير من الشعر عنهم و ن ق ل و ا صاحب السيره بن إ س ح ا ق و ش ر ح ا بن هشام عن الجن الشعراء هل تستغروا شوية ا ل ج ن ا ل ص ح ا ب ة وهم في ا ل إ ص ا ب ة ا خ ر ا م قال جن من الصحابه الحجر وذكر اسماءه واتصرفنا إ ل ي ك ن ف ر م ي لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ر أ و ه و أ م ن و ا به ولا لا هذا هو حد ا ل ص ح ا ب ة ليكن و من الجن ولا من العزه كادوا يكونون عليه العباده ركب بعضهم بعضا حتى كادوا يتلبدون عليه يقعون عليه ركاما كالركام ا ش ت غ ر ا ب ا لصلاته صلى الله عليه وسلم وما يرون من عبادته وخشوعها اذن كانوا يتعجبون منه شانا ويتعجبون منه بيانا وحتى وان ك ا د و ا ي ن ز ق و ن ك ب ي ب ص ا ر ه م لما سمعوا الذكر ويقولون م س ت خ ر ق يدركون المعاني ولما ا الجنه انتم هنا شيء خارجي الانبهار يجعل صاحبه ينعتك ب ن ع و يعني احيانا تتجاوز و ا فيها المعتاد فيما تعرف فيم ت س ج ز معناه ل ليسقطونك ب أ ع ي ن ه م حين تدفعه ب ش د ة تريد أ ن تضحضه اذا كان الدفع هذا بمماس قوي فحين يكون بالنظر بلغة كبيرة ببصرك لأزول من هذا هذا إذا إذا البقاء لا كان في مقام بيان لا يقدروا على البيان إذا كان في مقام كلام لا بلغة كبيرة ببصرك لأزول يجلقونك يجعلونك تنزلق على يجلقونك تدفعني يعني في في تسقط معنى من و ض م ن او أ لا يزلقونك تلاشي كما في ا ل ق ر آ ن الاخرى ما الذي تدفعه له الى حيث الزلق والمضاحك هو ما لا تريده وهذا يريد ان ل ق ر آ يصور لك كيف ينظرون إ ل ى ي حد وصل تركيز البصر ولا يركز انسان بصره الا, إلا في مقام الاستغراب شوف بالشيء أنت حين تعجب تمد إليه لكن مد ترفك حين ت ك ر ه ك ر ا ه ا ل و ص ل ت لغايتها لا تمد فقط بل تريد أ ن تزلق غيرك ببصرك هذا نوع من إ ح د ا د البصر وهذا من إ ع ج ا ز القران انا لا أ ج د في كلام العرب في مقام النظر الذي تكون خلفيته وهو ك ر ا ه ي ة من تنظر إ ل ي ه أ ن يجيء مثل هذا التعبير هذا أيضا الخاص بالكتاب مبتكرات الكتاب تعبير إ ن شاء الله وعندها في باب الاعجاز التمثيل احفظ هذه ا ل آ ي ا ت إ ن شاء الله نعود إ ل ي ه ا إ ذ ا قلت معجم ا ل ل ل غ ة معجم ا ق ر آ ن معجم الخاص هو من معجم ا ل ل غ ة لكن الجديد فيه ان ربنا جل وعلا اختاره من لغتهم ليكون و ف ص ح منتقا من كلماتهم مناسب لما كان الكلام له ر ق ة ورفقا وعلو شانين أ ن ن يعني ي ع ت ر ف و الكلمة خلوها من ن من من الغرابه ومن الخلف هذه الكلمه ليست ف ص ح ه فقط هذه م ن ت ق د ة على مستوى ا ل د ل ل ا ة ه ذ ه انتقاء على مستوى ا ل ف ص ح ه شخص الكلمات ر ق ة ح ش ي ة اللفظ تعادل ا ل أ ص و ا ت داخل ا ل ك ل م ة أ م ا من حيث ا ل د ل ا ل ة فشيء اخر ل احتلنا ومنهم الأصريهاني قالوا للمفردة القرآنية في مجال في ا ش تداول غ ا ل ه ت دلالي خاص واحد استعمال خاص غريب حس لم يلغي ا ل أ ص ل الذي هو أ ص ل الانتساب ل ل غ ة ولكن فيه إ ض ا ف ة ر ا ق ي ة وبهذا ا ل ل غ ة نمو هذا الكريم هو عبقرية لغة هذا من خصائص ا ل ل غ ة وعبقريته ا المثال ب فكب كيبوا سيتشوفوا شيء ي ف جنة ا النار مفرطات وهذا زح اللغة والعربية يعرفونها زح زح. لكن جرس الكلمة هذا المدفوعة هم أبعده مرغوون فمن بمعنى شرحت وتخيل لو عن جنة لكن يدين بأن فقط فقط زحزح زحزح زحزح تقيق جرس و ب أ ن زره كان على م ر ا س ق ص ي ر ة من أ ج ل ا ل ت ق زح ففيه لفت لمعاني تتصل بالمقام ما لا يستحضرها شهاء علمه في مطلق شعره وخاصه في مطلق ا ل كلامه قال زحزحت هذه ا ل م س أ ل ة جائز لغه لا ينكر عليك أ ح د بمعنى ا ل إ ب ع ا د لكن حين تجري النص ا ل ق ر آ ن ي وتدير ا ل ل غ ة كلها بمفردتها الموضع هذا على زحزحه تريد ك ل م ة تشد مشدها ا والله لن ت ج د ه ا هذا من الاعجاز اللفظ كريمين تسد مشدها ما وقاما ماشيه تقربها زائد في البخاري قال إ لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه م ج ب ا ك و ن هناك ا ش ا ل ا ن ح ي ا ر إلى م ج ي ب ا ت ا ل ا ن ش ي ا ل ف ي ك و ل ك ن اذا حاولت أ ن تزحزح نفسك أ و ي ز ح ز ك الله بقدرته وتوفيقه ثم بعدها نجوت فقد فاسدت زحزحه اذن هذه تتعلق بمعاني خاصه تفيد م ن ا لا إ ب د تفيد معنى ا ل إ ب ع ا د نعم、جدي. نرجع إ ل ى غريب القربى كنا فيه ف ر ع يسمى بالوجوه و ا ل ن ض ا ئ ر هو منه ووفد بالتأليف من م أ ف ر د ه ا بكتب مجلدات ا لما إ دانا غاني ل ه كتاب م ت و ا ع مجلس على شوال إ س ل ا م في مصر ف ي أ ر ب ع مجلدات س م ا ل و ج و ه افرد ل عندنا ف ر ع آ خ ر يسمى ب ا ل أ ف ر ا د الفافي بن فارس ولكن هذا ا ل أ ث ر ل ا ي ز ا ل مفقود ا إلى ا ل ا ا ل أ ف ر ا د ولكن في ه ن ق و ل ه و من مصادر ا ل إ ت ق ا ن ونعرفكم ن شاء الله بمعنى الوجوه ا ل ن ض ا ئ ر ونضرب ا م ت ل ه و ا ل أ ف ر ا د ونضرب ا م ت ل ه ثم ننتقل إن ش الى ء ا ل ل ه بعيدنا إ باب ا ل ع ر ب الوجوه تعني اللفظ المشترك للمعاني المشترك مختلفة ا ل م لمعاني خ ت ل ف ة كل معنى بالنسبه له اللفظ وجه و من وجوه يسمى、الوجوه. النظائر و و ج ه ا ل بالعكس ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ت و ا ط ئ ة على المعنى الواحد م ع ن ى و ا ح د له أ ك ث ر من من لفظ فهو مقابل الوجوه على الصحيح وكلاهما من غريب اللغه ة اللغة فمثلا في غريب اللغة من قسم ل ا غريب و و ج نجد نخذها القرآن عندكم وقدمت الهدى وقدمتها الهدى مثلا كلمة لكم ما الإتقان الصلاة خذ في في أو ا ل ص ل ا ة نجدها نفض واحد يجيء في القران بمعاني ي ح ن ه م العصر متحدده و ك و ن الصلاة ا من ا إن ع و ا ا وتكون بمعنى ل ي اصلاتك ت أ م ر ك أ ن نترك وما لا يعني من لا صلاته يعني دينك هذا الدين الذي يدعونا إ ل ي ه أ م ر ك ب أ ن نترك ا م ا فيقال في هذا النوع وجوه ك ل م ة لها وجوه اي لها معالي م ش ت ر ك ة تشترك فيها ل ف ظ واحد ا ل م ع ا ل ي مختلفه وهذا أ ي ض ا من وجوهها ج ا ز الكتاب ل أ ن ك ل م ة أ ح ي ا ن ا قد تداب إ ل ى خمسين معال ويا واحدة. وهذا لا يوجد في ا ل ل غ ة ا ل أ خ ر ى بهذا الكم شيء لا يوجد ا ل مشترك من ذلك ل ف ظ ة هدى عندكم مختصر ل ف ظ ة هدى في الوجوه اهدنا الصراط ا ل م ش ت ق ي لقوا ا لان ا بها اتباتوا عليها ل الذي يصلي ويصوم ويقوم بهدايه الصلاة د ا هدايه من الكفر الى الايمان ها هدايه التي هي نقيض الكفر لا و إ ن م ا تبتنا عليها ر د و ا بها تبات عليها واطلقوا الهدى ويراد بها ا ل إ ل ه ا م الذي خلق فسوه والذي قدر فهذا ا ل ه ا م خلقه ما أ ر ا د منه كل خلق ملهم ل م ا ب ي خ و ل النحله والنمل والحيوانات ا ل أ خ ر ى و ل خ ل ق اذا ا س ن ا الى الخلق م ن ه غير المكلفين فهم أ ل ه م و ا اما بتسخير و إ م ا بشيء الهام دون ذلك لما قدر وقسم م ن ه ق د ر ه فهدى خلقه لما قدر له إ ل ه ا م واطلقوا الهدايه ويرادوا بها قل الهدى آ م ن ن ا ب ن ا ل ق ر آ ن اطلقوا ويرادوا بها ا ل ق ر ا الإصلاح والله لا يهدي كيد الخائنين معنى لا يصلح أ عملهم كيدهم لا يصلح ثلاث لا يفعلها من الله لا يهدي كيد الخائنين. ولا يصلح ه د كيد ي الخائنين ي ولا أ عمل المفسدين ولا يضيع امره ولا يريد اجر المعسرين ثلاث لا يفعله و من الله, سأن الله بقدره النظائر هي ف ي القران نظائر ق ل ي ل ة ولكنها تحتاج إ ل ى بحث لتبدوها كثيره هي التي يشتغل عليها المعجم المسمى بالفروق الذي وضعه ا ل إ م ا م العسكري الهلالي صاحب ا ل س م ا ع ة له كتاب الفروق مهم وهو يكسب المتعلمه دوقا وفاما في الكتاب الفروق ا ل د ق ي ق ة بينما يقال فيه مترادف ل أ ن م ت ر ا د ف ه معناه اللفظ و السيف م نعطيكم ع ن القرآن وندخلوا القرآن ى واحد جويل خارج ا مثل له أ س م ا ء في ل غ ة العرب صارم وسمصر والقاطع و ا ل ب ط ا السيف أسماء المسمى واحد ر أنه من هذه هذه أسوأ يقولون م فإذلك ت ر ا د الواحد الحديدة ف ا متواصعة التي ت تقطع من وهذه لكن أ ه ل الدوق في ا ل ل غ ة والفهم يقولون احتاج ا ل م ت و ا س ع ة بين هذه التي يقال فيها من, المش... من المترازفات فروق ق ف ر م ل ح و ظ ف ملاحظ ث في اسم الصارم ا ل ح س م ومراد في المهند مادته ل أ ن ه من الهند وهي مادة خاصة من تخصم العلم وملاحظه مثلا في, في, في, في, في, في, في, في ق ل في البطار أ ن ه يقطع ا ل أ ج ز ا ء إ ذ ن في كل ما غ م أ ن ه واحد ك أ ن ه تسميه ا ل وظائف فحصل أ ن ترادف راح ن كثيرة ومسمى و ا د ومنها محمد و أ ح م د الماحي والعاقب والحاشر ولكن كل اسم يدل على المسمى لكن مع م ل ا ح ظ ة وصف يخصه الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبه وهذه فضيله ة أخروية اخرويه إذن ي ح السابق, الأخرون السابق هو والعاقب ب ن ب ع د هو هو محمد ولكن خاصيته بعده ولكن محمد الماحي الأنصر لا نبي بعده و ظ ي ف ة رسالته يمحو الظلمات يمحو العتمات يمحو خلاف ا ل س ر ا ط ما هو على خلاف ا لا. ل س ر ا ط ل أ ن ه نور من نور الله جاءكم الله نور وكتاب نور محمد والكتاب رسالته وهو محمد محتاج للمشتركه أ ص ل ا ً ند محمود ان الحمد يقع عليه لجمعه للمحامد والكمالات ولكن أحمد الحمد يقع منه صدورا تعبدا فهو أ ح م د الناس ل ر ب ه فحصل أ ن هذه التي تدور ب وكانها د ل على مسلم واحد هي م خ ت ل ف ة فيما بينها في ا ل ق ر آ ن ن ج د من قسم النظائر شيء كثير و ع ش ي ب مثلا الخوف والخشيه ويخشون ربهم كلهم في مقام المدح لكن أ ه ل اللغه الخوف اهمل ا ل خ ش ي ة قال ا ل خ ش ي ة خوف راق أرق خوف ل أ ن مبعثه العلم و ا ل إ ج ل ا ل ف إ ذ ا ا ت ه ي ت إ ل ى خوف بسبب العلم بالمخوف و ا ل إ ج ل ا ل لقدره قال هذا خشيه اذا تتبعت مواردها في ا ل ق ر آ ن ح س س ت بهذا النفس هذه ا ل خ ا ص ي ا ت ا ل د ق ة هذا القيد ح لما ان ل غ ة حاصره فيتكلم القيد ف ي ت ج ل ا لقيد ب خ ل وقيد قيود ب ي ا ن ي ة البيانية القيود البيانية يعني. نعم. كيف أرفع صوتك أرفع الحاشر صرحنا يحشر الناس على قدمه, من يحشر الناس على قدمه. شوف. النبي صلى الله عليه وسلم طلع من القبر وعلى قدمه يطلع الناس فانهم وراءه فدل على انه أ و ل من تشق عنه ا ل أ ر ض فهذه من خاصيه اشتق له من الخاصيه ة شمون اسمون ي الصلاه كلها مزيعة الخمسة. كل مره جاء الى هذه ا ل خ م س يعني الركوع الركوع يطلق على ا ل ص ل ا ة من بابه مجاز وهو اطلاق بعض الشيء على كله تنبيها على خصوصيته كالركنيه هنا لنصل أ ا ة غ ي ر الركوع لا توجد ومثلها السجود ولكن قد يراد أ ن يدك م د ذ تريد التانى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 فيها د ل ا ل ة الوجوه أ و د ل ا ل ة النظائر عفوا مثلا حين تقول كل س ك ي ن ة في ا ل ق ر آ ن فهي أ م ا ن و أ م ن إ ل ا قوله تعالى فيه س ك ي ن ة ا ت ا ب و ت فيه س ك ي ن ة أ ت ر و النبوءه اثر ا ل أ ن ب ي ا ء قال معطف موسى وفي بعض الاحيان ش ي ا ء مصنوعه على حال معين تكرر ما اشياء ماديه جسد كل كذا إ ل ا هذه مشتتنيات تسمى ا ل أ ف ر ا د من ق ا ع د ة م ض ط ر د ة في ا ل ن ظ ا ئ ومثالها من ا ل أ م ث ل ه تعتقد الا قوله تبارك وتعالى حسبانا من السماء فتصبح صعيدا ف ي ر س ل عليها حسبانا فمراد به العذاب هذه قواعد يحتاج و اليها إ الناظر في المفردات أ ف ر ا د وكل أ س ف في ا ل ق ر آ ن فهو حزن إ ل ا قوله تعالى ما اسفونا فهو الغضب اغضبونا ل أ غ ض ب وكل بروج في ا ل ق ر آ ن فهي الكواكب إ ل ا في قوله تبارك وتعالى ولو كنتم في بروج م ش ي د ة فتعني القصور ا ل ع ا ل ي ة وليست الكواكب السماء ذات البروج مدارج الكواكب تبارك الذي جعل في السماء بروجا كواكب مستويات كواكب أ ف ل ا ك ت ض و فيها الكواكب إ ل ا بروجا م ش ي د ة هذا علم ويسمى ب علم ا ل أ ف ر ا ز وعلم شيق وهذه م ف ي د ا ل ك ل م ة م ط ر د ة في معنى كذا ومعنى اطرادها أ ن ه ا من النظائر ك ل م ة و ا ح د ة ولها معنى واحد تطرد فيه إ ل ا كذا وكذا فهي ي النظر سئلة مستثنة ر ت تستعمل لك وكأنها من الوجوه لأنها وكأنها من مثلا ف الغضب كذا لأنها كذا غلبت وفي في فهي من هذه ا ل ج ه ة من الوجوه من د و ا ت ي و ج و ه لا لا فهمتم عني م ث للاسف ا ه تقول ل أ في القران وانت تريد ان ع وللأسف في القرآن يجيء بمعنى الحزن غالبا فهذا مواحد تقاعد ل إلا لما أنه اضطرد فردا أغلبيا وصف ا ا ل ف ر كيف قيله نعم الله أ ك ب ر كل فحشاء في ا ل ق ر آ ن فالمراد بها الزنا إ ل ا قوله تبارك وتعالى و ي أ م ر ك م بالفحشاء فالمراد بها البخل الشيطان يعيدكم الفقر و ي أ م ر ك م بالبخل يخوفك من الفقر ثم يبني على ا ل ت خ و ف أ ن يمنعك من أ د ا ء الحق في المال وهو الفحشاء وما عرفت لفضه تسمى وصفت ب ا ل ح ش ا م ي وفي اللغه الفاحش بمعنى البخيل وجاءت في ل غ ة العرب في القبائل ا ل م ع ر و ف ة بالجود بلغت ل غ ة عندهم من ن ج ل الناس ب ع د تطلق و ا على البخيل الفاحش كلام اللغة. فاحش. وعندنا الفحش في اللغه ما عظم ش ن ا ع ت و ب ش ا ع ما, باشع باشع حق باشع باشع ما بشع أو إلى إلا وجه من ا لا لحد ع د ن الفعل ما من ا بشع قالوا فيه ف ح ش وما بشع من القول قالوا فيه منكر و إ ن ه ى عن ا ل ف ح ش من الفعل والمنكر من القول وقد إ ن ليكون منكرا من ه م ل ا و وزورا و ل ق يطلق أ ح د ه م ا مع ا ل آ خ ر من باب ا ل ل ي ط ل ق ا ت ا ل م ع ر و ف إذن فرض ضم إ ذ ا انفرد ضم و ي ذ ج ت م ع افترق ك ا ل إ ي م ا ن ويسال وهو كذلك و ه ذ ه تصرف في اللغه راقي ل أ ن ه اذا كان ا س ت ع م ل ه واحدا في حال الانفراد وحال ا ل د ك ر و ل ا معنى ل ل د ك ر مطلقا إذا انفتجي المخاطب وحسب المقام تعطف الشيء على خاصه ح ا ف ظ و ا على الصلوات و ا ل ص ل ا ة الادخل ألا س الصلوات الاستاذ في ا ل ص ل ا ة ولكن لما كانت هي م ر ا د ة في الخطاب لانها موضع ل ل إ ه م ا ل أ و للتفريط ع ط ف الخاص على العمل تنبيه ع ل ى ذلك وان تظاهر عليه فان الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه هذا عكس عطف العام على الخص、عكسوتي. سبق جبريل ثم عطف الملائكه عليه والسياق يدل على ان هذا العطف متعين في قمه ل ا م البلغ من من ر يعني تقول ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة وهي الرحمه ا ل ص ل ا ة من الله ر ح م ة فكيف عطفت رجعت ا ل ص ل ا ة إ ل ى أ ص ل ه ا وهو ا ل ث ن ى يثني عليهم الله ويزيد فيحسن إ ل ي ه م و ا ل ر ح م ة ا ل ف ع ل ي ة هي جنس خاص ليس من جنس ث ن ا حتى ولا لا صلوات عليهم ينوه بهم نعم أ ج ر س العاملين نعم العبد ان وجناه صابرا ً ان يعمل عبده ذ ه ص ل ا ة يصلي عليه يثني عليه ثم ورحمه هذه خ ص و ص ي ة احزاب ي خ ل ص مما هو فيه يضاعف له ا ل أ ج ر انما يفصل بين و ج ن ه م بغير ح ز ا هذه رحابه ثم قبل الانتقال إ ل ى علم الاعراب الذي يهتم ه بمستوى نظم الكلام و ا ل د ل ا ل ة ا ل ت ر ك ي ب ي ة في أ و ل مستوياتها ا ل ض ا ب ط ة ل أ ص ل المعنى وفي هذا نقف عند ك ل م ة م سلام و ف ت ن ا و هي المفرده العربيه في القران آ ن في عربية م ل ر فهل في ا ل ق ر آ ن غير ل غ ة قريش حتى وان ب ح ث جاء بسبب م ع ا ل ج ة الغريب ل أ ن ه البحث في أ ص ل اللفظه ة تبحث ل ا اجتقاقات عن كانت عربية لكن إذا كانت معربة. فلا لها عن في لكن فلا معربة وإسماعيل وإبراهيم وإبل إجماع كلمات لها تبحثوا لانه الانبياء عاجب حتى ولو دخل بعض التغيير على ب ن ي ة ا ل ص ف ي ة حتى تقبلها اللغه وتصبح من قبيله المعرب قسل ل ا ل ل التي غ ة م ع ر ي غير لغة قريش الإجماعة أن ف ي ه ا غير لغة قريش لكن ن ب س من متفاوتة معظم ما ز لغه عن القرآن من ا ل ل ة و قرش بقيه ل ي و ل و ل ا ل الله ع ل وسلم ي ه ق ر ش لكن قال وفيه من ل غ ة بقيه العرب ا ب وفيه نزل القران ب ل غ ة قريش والعرب في وبقيتها وذكر مولى العرب ل القرآن مختلف في عدده. لغة سبعة قبائل. وقيل ذ هذا صاحب, الإرشاد. صاحب الكتاب الارشاد الامام الواسطي ا ن ه ى إ ل ى خمسين ل غ ة وعددها ب إ س م ا ء أ ق ل وضرب لها امثالا من ا ل ق ر آ ن للغه العرب غير القرشيين فيها وهذا فيه تنبيه على معنى قول الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين بلسان قومه بلسان عربي مبين فيه من كل لغات القبائل ا ل أ خ ر ى العربيه ولن يذكروا لي شيء من لغه العرب سبقاتكم حسدكم وحد ل ل ف ظ ة من أزد وهي وهي بمصرخي لأنهم شنوء أزد وهي ق قد و ل اللغة ا ت و ن أداء ث ل الهمز لغة لا لغة لا يهمزون ولا يبدلون ا أبدا يهمزون تميم قريش قريش وقيس وأسد ونزيدك ولا يدغمون غالب لغتهم على الفك فلذلك احد في ا ل ق ر آ ن يحببكم الله فليملي لي الذي عليه الحق من يرتدد منكم عن دينه مدني اي حجازي يرتدد ومن يشاق ومن يرتد لغة ليدغام تميمة حاولي على المفردات التي تنتمي الى قبائل م ع ي ن ة ا ل أ ش ع ر ي ي ن يقولون في الاستئصال ل أ ح ت ن ك ن ل أ س ت ا ص ل ن اشعريه لاشاعر آ ن ببعض اللغتي ا ل أ ش يقولون ن ي ط ل ق و ن على النخله لينه ما قطعتم من لينه لغه تميمية أجرى في أجرى أو كثيرة من إحصاص لكي الأبواب من نقرع يتجمعوا عليكم ذ ه العلوم ح تميميه ى إلى تنظروا ت ك ك ب النظر ا ل ذ يتنجبوا ا كذلك هناك مبالغات في بعض الاحصاءات في إ د خ ا ل كلمات يقبلها نص تقول كباره بمعنى ب ا ل ك ب ا ر تقول كبير و أ ك ب ر وكبار ف ك ل م ة فعال هكذا ا ل د ل ا ل ة على ا ل م ب ا ل غ ة في منتهى يعني من ل غ ا ت بعض القبائل ا ل خ ا ص ة فهم لا يقولون ينطقون بها لا في الجمع ولا في, في تصوير المبالغه ق ص و ر ه لكن هذه الفرض ل ق ي ل فيها م ع ر ب ة نحن نتكلم ع ل ى ع ر ب ي ة من غير قريش عربية وخدن معرب اب ت ن ي ولذلك سيدنا عمر ع ف لم ك ن ل يعرفها باعتبارها كلاء باعتبارها تطلق على كلاء خاص على أعلم معنى أعوذ عرفنا كلاء فلذلك الصديق قال, قال تقلني تضلني أقول في القرآن بغير بغير ما أعلم لكن هل لا معنى أبا؟ أعوذ بالله فكه قال فكه عرفنا ما يتلدد به والأب فاكهة فاكهة خاص سيدنا سماء أنا ما أبا؟ في يفهم أي بغير أرض ما به ع ر ف منها ما ي ك ل ه الحيوان ولكن أ ي ه هو نوع من أ ن و ا ع ما ينبت عند العرب ما عنده و علم هذا ا ح ت ق ل بعض العلم من س ج ا ع ة ا ل ل غ ة أ ن الفصيحه قد تغرب عليه وتعجب عنه ك ل م ة فكانه يقول الذي لا يعرفه العرب وهو ينفي علمه بها لا م ع ر ف ة ا ل آ خ ر ي ن ينفي ع ل م ه ويرى نفي وجودها نفي نشبته ن ا ل العلمي نفي للوجود وهذه ليس ب ل ا ز م نفي العلمي ليس نفي للوجود قد تجهله انت ويعلم الاخر ر الإمام الشافي الله لا يحيط باللغة نبي العرب وهذه. بالنسبة الف في ا ل ص ي و ط رحمه الله ي ع نظم فيه ما أ م ك ن من المعربين والذي انتهى إ ل ى م ئ ة في ا ل ع د ة القصوى و أ ظ ن لها ز ي ا د ة عليها وذكر فيها يعني نظما ً أيضاً وشرحه أصولها كثيرة القرآن غير عربية فيها في يقال كلمات من فكيف أ نفهم و ا نحن أننا في ا ل ق ر آ ن غير عربي وهو يقول إ ن أ ن ز ل ن ا ه ق ر آ ن عربيا وبنساء عربي مبين أ و ل اولا متفق كم متفق قبلنا من ه ذ ا إجباع ن محل ل مسألتني محل النزاع, إن محل النزاع وهو نظم الكلام هذا يقول فيه أحد بأنه نظم الكلام يعني الكلام التركيب ن خارجان عن نظم بأنه نظم بنية ز ا هذا صياغة ع أحد أعجب فيه وهو المسند المسند ا ل ي قد يكون ج م ل ة س م ي ة ج م ل ة فعليه تحت اسماء الفاعلين أ س م ا ء المفعولين أمثلة امتلات ل ل ل ب غ يقل أحد فيه شيء من غير ي ل أحد بأنه ب من ر ا ع ثانيا أسماء أ ع ل م الأعجمية ا ل تحدد البلاغ ق يقل ر آ ن عنها لم أحد ع ر ب ي ه ا ن ل أ و غريب ا كل الغربه ان تجد رجل يبحث في نوح ويبحث عن ناحيه نوح في القاموس ليقول ان نوح ب ك ا ء كذا على كذا وكذا وانه ذلك اشتق له من ه ذ ا الحاله اسما غريبا هذا يعني عرفنا تاريخ الطوفان حتى ق ي ل إ ن نوح اول الرسل يعني أول رسل ب ع د الطوفان ع ل ى الصالح ي ي ت ك ف ل ي س ع ر ب ي ن ولا نوع بعربي والانبياء من, من العربي ا ر ب ع ة أ و خ م س ة م ع ر و ف الذين ن ش أ و ا في ج ز ي ر ة العرب ش ع ي ب هود صالح هود محمد صلى الله عليه وسلم خمس من الرسل ا ل ل إ ذ ا استثنينا هذين نظم الكلام والاسماء ا ل ا ع ج م ي ا يبقى الخلاف في بعض الكلمات في أ ق ص ى ع د ة ان ت ه ت ي ل م ئ ة ك ل م ة في المعجم ا ل ق ر آ ن الكبير ولا تسلموا كلها واللغات التي قيل فينا وخذت منها بمعنى كانت في ا ل أ ص ل فيها ثم دخلت إ ل ى ل غ ة العرب قبل نزول الكتاب واستعملت وخضعت لما يخضع له الكلام حين يستعار تعرفون أ ن اللغات تقترض من بعضها ل ل ح ا ج ة وهذا من قوتها وتخضع هذا المقترض إ ل ى أ ل و ا ن من, من النحت والوان من صيحتها تقبله بنيتها وذوقها ت ق ب ل وزرسها لاحظوا لا اللغة كما قلنا فلا اللغة بمثل الألوان الاستقرار وهذا كما وخصوصيتها تعاب قوة هذه من على مستوى المفرد مستوى كي كيف تتحدث عن رجل وانت لا بد ان تحدث عنه وهناك باسمه ه ل تدخلوا س م ا ه م في الخطاب السريانيه و ا ل ع ب ر ا ن ي ة ا ل ح ب ش ي ة ا ل ن ب ص ي ة ا ل ر و م ي ة ا ل ف ا ر س ي ة هذه الكلمات ليست ا ل أ ص و ل التي قيل فيها بهذا النهج وهي م ع د و د ة لا تخرجوا عن هذه اللغات التي اخرجوا ل ي ي رقيق ر أو ا ا ل د بالفارسية استبرق ه ل لكم ل الفارسية غ ة ذ ل يعني فيه خضع استبرك أ و مستبرك أو, أو لغة فيه ز ي ا د ة ثم خضع لمقاييس من ا ل ل غ ة ل ص ي ا غ ة د ق ي ق ة في ق ض ي ة ميزان ا ل ل غ ة جهنم هناك من يقول انها ليست, ليست عربيه قيل لازم اذكر ا ن سيدنا مصطفى صديق الرفيع قيل له الجحيم فصيح ه ذ ا من م ص ي م لغه ة العرب قال و ف ي ا لغة تركت وهي الجاحم يقال جحيم ا ل ن ا ر ا ل م ت ق د ة وجحيم كذلك و ا ل م كان ب ي ن وبين أ ل ع ق ز خ ص و م ا ل أ ز م ه ا ل م ع ر و ف ة ونظما يذمه به سماع على السفود. قالوا في ف مطلع ل هذا س د وللسفود ن ر لو تلقت ب جاحم يا الحجارة لصار فحمى فكيف وجدت ق يعقد لحمى؟ قال علقوا قالوا د رميتك لحمى فيها الذين ا ح م و ج في موضعين في كلام العرب م ر ة عند أ ح د الشعراء المغمورين وثاني اهله وسط م س ا ف ة ق ر و ن عندك ا ل ن ظ م أ ق ر أ لنا النظم. هذا النظم ه فيه سبع وعشرين م ف ر د ة لمن هي لابن الشوكي وهو أ و ل من جمع فيه المعربه على ما يبدو نظمان ثم جاء بن حجر فاضاف إ ل ي ه مثله اربع وعشرين كلمه وكملها الحافظ الشيوخي انهاها ا ل ا مئه ونظم فيها ا المهدب وهذا مطبوعا عندنا في هذا المهدب في, في تيكري ارفع اقرأ صوتك وطاه مع انه الراجح ا ن ه يجمعون في هذا ما رجح د ف ي ل ه م ا المرجح مع انه ض ع ه ك ي ا س ي من فوائح ا ل ه ج ا ه الصحيح و ت س م ي ة النبي بهما عندما د ه ب اليه ما هدفه قول فحافظ م غ ل ط ه يجعلهما من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في مختصره من ا ل س ي ر ة وجرى عليه من ا ل س ه ي ل رحمه ولكن قالوا هذا طه ا بلغه ا ل ح ب ش ة اعتقد طا, طا يا إ ن س ا ن طا يا رجل طا بياسي كورت بمعنى غورت ب ا ل ف ا ر س ي ة غورت بمعنى غابت يجمشوا يعني أرجعوا الظلمة كورت غورت يعني غابت ولكن التكوير غابت أنا إندي إلى و ل و أ ص ل في ا ل ل غ ة فلماذا نحتاج إ ل ى ان نقول هذه ا ل ك ل م ة تحتاج إ ل ى تحرير حتى يبقى بضع ع ش ر ة كلمه التي يسلم بكونها منه المؤرد تابع بيع ذ ه ا ل م س ا ج د ع ن ن الكنائس للنصارى د ا البيع والبيع لليهود م و نقول ا العبازة عندنا لا النتياف البيعي الذي يقابل ي يمكن هي ع هل الشراء فهذه ها من ه ذ ا ت ك ل ف ه م اسم معرب أ ص ل ه كذا لا, لا, لا تبحث عن الاشتقاق في مجلسه عربيه تابع ا ش ي روم هذا اسم و ل ب ة الروم اسمهم ل ا تبحث عن راما يروم م ع ن ى قصه ضعيف في اللغه هذا اسم لقوم ن ش أ و ا و... كذا ثم ت ط و ر ت ونشأ ع ن تفرح عنهم البيزنطيون وكانت منهم م ن الفارس و حروب ق... قوم ق و ا م من العاجم أ يسمون ه م ا الاسم يتحدث عن ق ص ة انهزامهم وانكسارهم ثم انتصارهم بعد ذلك وفي آياته اخبار الله وصدق تابع؟ هو توبة توبة يقولنا بشتان أو جنة أو طوبة توبة معناه. معناه إن في بفعل آياته بالحبشي الطيب إخبار الله إخباره تابع بشتان أننا اللغة طابة بمعنى تشتق معنى جنة من من و ف ع ل ع اندنا في ا ل ل غ ة موجود ة ف ع ل ع ك ح س ن ا اسمه اسمه تفضيل من فعل طابق كما تقول من فعل حشونه ح س ن ا م لغت كما تتوبا ل ه م ع ش و م ه ما أ ط ي ب ه ما أ علا ما راسي بوتسبلت ا ن ت ه و الي لانه ي ن ه ح ي ا ت طيب ة توبا ل ه م ع ش و م ه سجيل ح ج ا ر ة من قال اهل العلم هذا طين وحجر طين استحجر ح ج ا ر ة من سجي أ ص ل ه ا طين ثم استحجر لذلك ما ي ع ل م ن الله ب ا ح ث و ن في علوم الاحياء ا ل ب ع ي د ة و ا ل ق د ي م ة و أ ت ر ي ا ء والفيروسات القديمه ة ا ل ل م ت ص يقولون إ ن إن هذه ا ل ح ج ا ر ة كانت تحمل شيئا ولذلك كانت طين ثم استحجر وعندنا ا ل ح ج ا ر ة إ ذ اذا كانت نار من أ ع و ب ل ل ه إذا كانت طينا ث طين من أحمي تحمل تحمل النار ي طين ليكون سجيل ليس ة لمدة بقوة حجارة أطول النار اللعب النار ولكن ومعنى ثم من اسمه من إسماء استحجر هذا تحجر أخذ ع سجل غ يعني نحن سجل, وسجل إما وإما الملأ. إما وهي الملأ. سجل سجل سجل سجل م إما ا ل ك ت ا ب ة وإما ا ل م إما ل ا ل ك ت ا ب ة وهي ا ل م ل سجل سجل سجل سجل سجل م س ا ل الشرطي و م سجل سجل يعني الكتاب كطي سجل للكتاب إلا الدواء لم درنا من ن ج ع ل ه من ق س م ا ل م ع ر ب ا ل سجل يعني المكتوب. وهو كطي المكتوب الكتاب المكتوب وهو هكذا تطوى ت ق و ن المكتوب إ ذ ا كتبت ثم طويت ما ع ن ه ا ما بوسط قبض وما كان منتصرا اقتصر وما كان في م س ا ح ة ك ب ي ر ة صار ضيقا والقرآن يصور تطوى السماوات على على شساعتها بقوة وقلت شساعتها الله يوم السماء السجل للكتاب أنا كل شي. شي كذير القرآن القرآن على كل يريد كذير أن نطوى ننتهى كيف يوم كطي شيء شي أ ح س ك ب ع ظ م ة الله المتكلم كما ب د أ ن ا اول خلق ن ع ي د ه وعدنا علينا إ ن كنا فاعلين قرآن هذا لا يستطيع أن دعونا ر أهليه ولو إلى يوم القيامة نعم يوم ن ي م ط و ل يقول هذا؟ من؟ من أن يقول هذا؟ يوم السماء السجل للكتاب س يستطيع يستطيع م من من يوم ا هذا هذا الكوان ء أن أن نطوى أكطي ا ل م م ت د ة تطوى كما يطوى أ ح د ن ا مكتوبه من الورق ب س ر ع ة ويسر و غ ا ي ة ولو سال أ ل غ ا ه ولشأل أ د خ ل بعضه في بعض وطواه نطوي السعر غايه اليسر كما بدانا و ل خلق ن ع ي د و وعدا علينا إ ن ا كنا فاعل الله أ ك ب ر مبدئ المعيد كيف؟ السجل أ ي م ك ت و ب سجل ما سجل فيه سجل في ا ل ل غ ة هو المسجل فيه اهل المكتوب كطي السجل لي للمكتوب السجل, آه لا. كطي السجل, لي الكتاب. السجل هو الكتاب الورق يعني ا ل والمكتوب ر ق و هو ما فيه لاحظنا ان ن ا خ د ورق هذه الورقه、مكتوبة. المسجل فيه الذي هو السجل هو هذه و ه ا ل و ر ق ة والمكتوب فيها المطوع هو هذا فلاحظوا ان لم يكن كتابه ك ا ل ط ي اخفاء للمكتوب يعني تختفي المخلوقات ويدخل بعضها في بعض وتنزوي وتنمحي وتتلاشى كتلاشى ظهور المكتوب بل وما كتب عليه بالطي بين يدي الكاتب هذه هي التقريب كطي السجل م الكتاب, الكتاب كيف ن و قلت الكتاب أو ن س أو المكتوب ع ا يتلين المخلوقة أنواع, لأن أنواع المخلوقات كيف اذا سميت سجل الصاحب وجعلت الكتاب هو المكتوب بكل ما فيه م ا ذ جعلت ت س ج ل ما سجل فيه وهذا هو, هو الوارد عندنا في, في أ و ل التفاسير والكتاب بمعنى المكتوب رباط ا ل خ ي ل م ر ب و ط ة كما يطوى السجل على الكتاب بما يطوى له بما فيه فما حضرش ن ا الفاعل فاعل هو الله انه غير مراد هنا ولكن ا غير مراد في التصوير ذكر الفاعل في التمثيل لماذا ا ل ا م ت ل ا ح ي ا ن يسقطوا من الفاعل ل أ ن ه لا يراد و منها الفاعل ورادوا صورة حتى تستضح. نحاول منها المثال الله ما وعيته وأصوله حتى شاء تذكرني يسمى كافور الطيب يجعله أعجمية أصولته ولكن ا ل ق ر آ ن ا س ت ع م ل ه ومثله زنجبيل ومثله سلسبيل ولا يقال هذه لها ل ه اصول أ إ ل الا ب ت ك ف ي كبير ن نعم نعم ن من ا ا ل ش ر بتكلف لكن ك ن ا معروفة وسموها عند العرب وسموها ودخلت قبل نزول القرآن ودخلت نزول ف قبل ل ل ذ و أول كانت ما نزلت نزلت ي ا ل كبير ت ا واستعمل أول القرآن فكان ما أعجمي وعربي يعني مختلط أ و أ ع ج م ي يعني ق ر آ ن أ ع ج م ي ونبي عربي ق لقالوا و جعلناه لولا فصلت وبينت ا ي ة ه بلسان عربي م ب ي ثم زادوا فانكروا أ ع ج م ي أ ي كتاب أ ع ج م ي ونبي عربي يعني ان هؤلاء المشركين ما, ما, ما, ما منطقيين في شيء حين نزل ا ل ق ر آ ن بلسانهم قالوا لماذا نزل ا ل ق ر آ ن بلسانهم حين جاء النبي منهم قالوا عجب جاءه منذر منهم معنى ا ل أ ص ل هو أ ن ي ج ي الذي ينذرك منك انه ا ع ر ف بحالك و أ ق ر ب إ ل ي ك و آ ن س في ا ل أ خ ذ ولغته أ ن س ب لخطارك و أ د ل ه على مواضع ا ت ب ي ن عندك هم استغربوا مما ولو جرينا على م ق ت ر ح ا ت م ن ت ه ي ن ا الى هذا المطبع يسوع ي ق و ل و ن ا ويتناقضون اكثر ويكون ر ب العدو عندهم اقرب و أ ق و ى إ ذ ا ا ل آ ن بحثنا في قسمه المعجمي أ ن ا غ ر ي ب بالقران ه و ج و ه ي و ا ل ض ا ه ر ي وسمي ي ب ا ل أ ف ر ا د وهل في ا ل ق ر آ ن معرب نعم صحيح ولكن المدعى فيه اكثر مما يصدق فيه ي ص د ق الدعوه وتصحوا ف ي التعوى فينبغي نحرر و نمسأل عندي وما هو فيه من غير ق ب ي ل ة قريش أ ي ض ا وفير و ك أ ن ما ورد في بعض الاثار منا في القران من كل لسان فيه اشاره في ل ر من لغة البربر ولكن ما من ألوانه من ألوان التخيل اللغة تقول هذه ا ل ك ل م ة سمعتها في لغتي و الواحد يقول هذه في فتجد معناها قريبا من معنى ا ل م س ت ع ب ل هذا فيه من أ د ل ة وجوه الاعجاز ولو ك ا ن ج ز ئ ي ة ف إ ن ه ا أ ي ض ا تساعد في هذا الباب ثم ننتقل إ ل ى علم اعراب القران الاعراب كان يطلق في ب د ا ي ة ا ل ت أ ل ي ف على شرح ا ل ل غ ة ومنه كتب إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن ا ل أ و ل ى معنى ا ل إ ع ر ا ب ا ل إ ب ا ن ة ومنه ا ل أ ث ر أ ع ر ب و ا ا ل ق ر آ ن والتمسوا غريبه أ ع ر ب و ا ا ن ف ه م ه أ ع ر ب عن الشيء أ ف ص ح عنه ومنه ق و ه صلى الله عليه وسلم فيما ص ح عنه كل مولود يولد على الفطره ة حتى يعرب ع ن لسانه الروايات في بعض حتى يعرب عنه أن ي و ص لسانه في بعض حتى يعرب عنه يعني يوصل إلى م ت و ى أن يعبر عن م في ف س فذكر هذا الحديث ز ي ا د ة تحت ن ه ا ي ة ا ل ف ط ر ة ا ل خ ا ل ص ة ن ساعتها سيصبح ن و ع من إ م ك ا ن ي ة يكذب ويفتري ويغش ويخبر بما ل س كذا فينتهي ما يسمى بزمن ا ل ف ط ر ة حتى يعرب عنه ل س ا ل ه الاعراب يقال أ ص ل ه العرب بالفتح والعرب يطلق على فساد اللبن لبن هذا فسد عارب اللبن أزال فسادة. ف س ا ل ه م ز ة ه م ز ة ا ل إ ز ا ل ة ه همزه ع ن السلب همزة يقال كببته ف أ ك ب عندنا أ ل و ا ن من ا ل أ ف ع ا ل ت د خ ل ه ا ا ل الهمزات فتصرفها عنه تقولوا دخلت الهمزة الفعل فعدت ودخلت الهمزة فصدت الفعل خرجت عن معنى دلاله اللغه وهذا م س ل ل بكثيره في ا ل ق ر آ ن وفي غيره نستحضر لكم إ ن شاء الله بعد ف ر ض ت ه ا ن ع م ق و ل نعم نعم قل و شيء إ ذ ن أ ع ر ب أ ز ا ل العرب اي أ ز ا د ا ل ف ش أو أعرب أ بلسانه ا عما ن نفسه في ب فهذا الاطلاق ا ل أ و ل ي تحول عند ا ل ا س ت ل ا ح الى التماس المعنى من خلال فهم أ و ض ا ع الكلمات في نظمها وتركيبها ل من علوم من علوم النحو ويشتغلوا بمسائل إ ع ر فرح ا ب من من موينة باعراب الجمل وبيان المتعلقات واعراب ا ل أ د و ا ت ثلاثه موضوعات عنده ومن ج م ل ة من كتب في هذا ابنه بن هشام في كتابه قواعد ا ل أ ع ر ا ب ونظمه ا ل إ م ا م الزواوي نظما وشرحه جمع من أهل اهل ل ل ع م ذ ا عندنا ا من ك ت ب العلم ي التي تدرس في المعايز القديمة من الزواوي في ة الأعراب علم تدرس من ويحصل قواعد اللغه ة بن هشام و ا ل قواعد كتاب ق ي م جدا أنه يحصل الجمل التي لها محل و ا ل ض ف والحرف و م ت ع ل ق ا ه د ي ن ثم يتفرغوا للكلمات التي يحتاج و اليها إ المعرب في ا ع ر ا ب ة لما و آ ل ا و إ ن م ا ولولا ولوما كل ما يرجع ل ا د و ة ا ل ع ر ا ب ة يعرب ت م و و ي د ك ر جاءه وكتاب المغني عن كتب ا ل أ ع ا ر ب هو فيه أ ي ض ا اشتغال بالعرب يعني رتب أ د و ا ت العرب على حسب حروف المعجم لا لا لا لا. لا لا. هذا كل نهجام صحيح. قديم. نهجام النهوي هذا النداء القطر كل قديم صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح قطر و ع ي ر ع نعم、ستي. نعم نعم تابع السجن ذ ا علم الاعراب إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن كتب فيه بمفرده ا ف ر د ه ب ا ل ت أ ل ي ف منها اعراب ا ل ق ر آ ن للزجاج له كتاب اسمه إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن مك بن ا ب طالب القيشي له كتاب اسمه إ ع ر ا ب القران صفاقس له كتاب المجيد في إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن المجيد م و س و ع ة في ا ل ع ر ا ب اسمها الدر المصون في ا ع ر ب ي الكتاب المكنون أ و القران آ ن ل م ك و ن م ج ل د المكنون ت و ص ت إلى 11 و أو وغاية ز تزيد بالتحقيقات فيه في وإن ا سيدنا السمين م ك استغاله ي ع ي يكتر أحيانا الضعيفة ينبعها يفيد كثيرا لكن حتى حتى أعرفها الأقوال والوجوه منها وإن الطالبة ا ل ز ن ب و ر نعم كسائها لا لا لا ق ا ما ف ي شك ه ذ ا معروفه ا كان ز ح ت ما يسمى ب م س أ ل ة الزنبور أ ش د ل س ا ن من العقرب فاذا هو إ ي ا ه او فاذا هو هي والمسائل م ع ر و ف ة وانشد فيها س ب و ي و إ ن ي زيت لقيار زد إ ل ا ك ديار لا ي ز ا ي د ن فيها إ ل ا ك ديار وإني وقيار, بها واني وقيار بها لغريب او كما قال لا وابن هشام ربما ي ن ق ل و ا على الذين قالوا ذلك ينقلوا في سياقه الصديق وينقل ا ل ر و ا ي ة ذ ا د ت ما عنده خصومه مع ا ل ك س ا ئ ي ن ومن أ د ر ك زمانه هو إ م ا م في ا ل ق ر ا ء ة ا ب ن هشام يحتجون ب ا ل ق ر ا ء ة في موارد خلاف و... ويؤصلون بها مع هشام انحام شبويه شبوي انما م ع ه ب نشر إ نحو م ا نشر ن الخليل نحو من الخليل أحمد الخليل الفراهيتي وسيبويه ب ل غ ة فارس التفاح فلذلك ما غير م ما غير المسلمون غير ا اسم التفاح قالوا إعراب القرآن سيبوه من أ ي ن ن أ خ ذ إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن من كتب ا ل أ ع ر ا ب المفسرون يحتاجون إ ل ى عدم المواد ا ل أ س ا س ي ه ب ا ل ن س ب ة ل ث ق ا ف ة المفسر شروط ا الله فيما ء بعد ش المفسر واعجابه والمناهج التي ينبغي أ ن يعتمدا ه في كلمة عندكم منها أخرى لابد لأنها بعض وما تحتاج إ ل ي ه المفسر من قواعد و أ ص و ل ومناهج كله يستعين بها على أ ن يتسدد في نظره التدبر ا ل ل ك ت ا ب و إ ل ا ربما وقع فيما لا ينبغي أن من يقع فيه ويصبح ان ل ذ ي يقع و و ل القرآن ن في بغير د فيه ه وارج يتبوى ق د من النار وقد جعل بعض العلميه مساله ر ج ع إ ل ى خ م س ة أ م و ر إ م ا القول فيه بغير علم ي ن أ ي بغير ت أ ه ي ل ولا تحصيل لعلوم التفسير والتاني القول لا وجعله فيه يقلبه فيه مطلق وجعله مدابعه ويجعله القطع على القطعي على القطعي واليقين. ويقول غير من هذه الوجوه لا اجهلها ولا تقبل فيقول هؤلاء هؤلاء ناطقون بغير العلم في الكتاب فهذا ينبغي أ ن ي ح ذ ر و ا هذا من الوان ل الادعاء والتصرف ل أ ن ه موعود متوعد صاحبه بما ورد في ا ل ح ج د ج ف ل ي ت ب هو ا س ت ع د قعده من لانه يقول على الله بغير العلم نعم تابع يعرف المصنفات مشكلاته الأعراب فرع من فروع الاعراب هناك من أ ف ر د مشكل الاعراب في ا ل ق ر آ ن بالتصنيف كيف م ش ل اختلفت ت ه ا فيها أ ن ظ ا ر النحويين وتصدى بعد اكتمال العلوم حين تتسع تبدو مساله ا ر ى قد يخص الواحد بمزيد من النظر فيصبح ه و ا م ش ا متسعه فتحتاج إ ل ى أ ن تفرد ف ت ف ر د النحو كان من أ و ا ئ ل العلوم التي ظهرت بسبب القرن كعلم الرسمي الذي كان بسبب ا ل ق ر ن يقولون ا ل ل الرجل المسجد د ا ي يقرأه في طريق سمع أ ن الله بريء من المشركين ورسوله قال ما من عاذ الله الله رسوله أن يتبرأ الله من من رسوله كيف ي ت ب ر أ الله من رسوله فرجع ادراجه إ ل ى امام علي فقال له أ د ر ك الناس قد سمعت اللحن ة أ ص ا ب لسانهم في الكتاب قال فالاسم ما انباه عن المسمى والفعل حده للمسمى والحرف ص ل ة بينهما أ ن ح و لهم على هذا النحو وخلين ا ل ق ص ة ترتبط بمساءله ابنته وهذه أ س ب الاسباب ب ت ت خ ف ل تشوش علينا أ ل ن ت ه هكذا ق ت ل ف ما أجمل السماء فقالوا ن ج م ه قتل استوب سائل إ ن م اوائل متعجيب قال ق ل ي صحيح م أجمل أ السماء فيقالوا من فيقالوا الفصول التي صدر بها النحو فصل التعجب وصياغه القياسيان لولو فعلى به الاولى أصبرهم ع أبصير بهم أ س م يوم ع يوتون ق ي ي ا ا س اشتغال نحوي اشتغال على مستوى ما يصحح أ ص ل الدلاله ا ل ت ر ك ي ة نقول لكم فهو لا يشتغل ويصار مثلا ا ن ت ب م ا حين يقول لك ي و ج د أ ن يعرب ما أ ن ت ب ن ع م ة ربك بمجنون ي وأنت دميره فاصل في محل رفعين اسمه اسم ه ما زيد أ ن ت ب ن ع م ة ربك ب ن جر ونزل م ج ر هو متعلق بما بعده تقدروا لا ي شيء بد لا الجر م ج ن و ر الذي لا ليس له متعلق حروف خ م س ة ومنها الحرف الزائد لا نبحث له عن متعلق كان هناك أ ش ي ا ء لا متعلقه لها من الحروف منها الحرف الزائد ما أ ن ت بنعمه ربك بمجنون الباء حرف ج ر ن زائد قل ص ل ة قل توكيد ص ل ة للتوكيد ت أ د ب ا مع القران هو ز ا ئ د ة عند النحوين مجنون خبر مرفوع محل مجرور لفظ ل بالباء الزائده منع من, محل بحركة الحرف الزائد. مع من دور ظهورها ل ن منع من د و اشتغال محل ه ا ب ح ر ك ة الحرف الزائد لا على المعنى كما لو قلت هذا كما يزيد ويودعك فيصبح نفيه نفيه ص ف ة الجنون عن الضمير صاحب الضمير اللي هو أ ن ت خطاب للنبي اصلاح فرجع إ ل ى نفي صفه الجنون عن رسول الله اصلاح بما اذا هنا ت ش ت غ النعوي ويتحدث هنا عن شروط ما عمل ليس عملت ما دون ان م ا بقا النفي وترتيب زوق ن تقول لك هذا هنا ما عملت عمل أ ه ل الحجاج عمله عمل ليس بشروط كلها متحققه وهو النجاه على الترتيب ا ل ر ت ب ه فيها ا ل م ب ت د ا والخبر ولم ت ج ي بعدها م ا إن طبنا غيب هذه إن إن إلى دون نفي أنت نافية تلغي ترسوح تعمل أعملت عمل لا عمل ليس مع تحولت مع ما ما بقى بقى انما إن عندنا تجيء لمعاني النفيوس صلتوس زياده ا وارده مع ب ق ى النفي ل تكونش ملغات النفي وترتيبين بين المبتداء والخبر زوكين اي عليم فهذه الثلاث شروط شكل يحقق، ما الذي يحققها النحوي ل أ ن ه ضبط بالاستقراء من أ ج ل ع م ل م ا و إ ذ ا تغير ف إ ن ه ا تصبحما التي ينفيل حدثي أ و تقول ما التي للنفي ه مطلقا فلا تصبح و ا ما التي بمعنى ليس ولا تعمل و ا عملها هذا هم هو الذي الذي اشتغال البلاغي ما انت بالحرف الزائد البلاغي ما انت ما انت مجنونا لماذا الزار والمجرور المآلة المتعلقة شهر سميت أنت أنت أنت ويشتغل لمنهم يقول على على بنعمة ربك قدم على ما تعلق به يعني دائما ل م ت ع ل ق ي ن م ن غ ي ن ي ت أ خ ر عن ما تعلق به ك ل ما أ ن ت بمجنون بنعمه ربك هل هو رعايه الفاصله فقط للايقاع ع تعلة باردة تقول بنعمه ربك تقول لك لا تصدق هذا للتنبيه على أ ن ا ل م س أ ل ة مسألة إ ن ع ا م و ا ل إ ن ع ا م و إ ك ر ا م و إ ك ر ا م النبي ب ا ل ن ب و ة ق م ة عقل ق م ة استواء ف ك ي ذ ا يتنافى اصلا مع الجنون الذي هو اختلال وحمق وتدني في المدارك وسقوط ما أ ن ت بنعمه ربك بمشنوع م الباء قسم وجاءت ج م ل ة معترضه أ ق س م بالنعمه هذه مسائل اخرى آخر في فيقول ت أ ك د بالقسم والاعتراض و ت أ ك د بالباء ا ل ص ل ة فترادفت مؤكدات لدفع هذه ا ل ص ف ة عن سيدنا رسول الله وبه ينتبه المتدبر الى ب ل ل ا غ ي إ أ ن هذه ا ل ع ن ا ي ة بالنفي تدل على أ ن في النص كلاما يخص هذه المساله وفعلا حين ترجع تشترى ن هذه كانت تشغل المشركين ك ا ن تقلق ت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينتزعون ه ا تبدو و ك أ ن ه ا توهم ب أ ن ه م يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف ي ن قد يكون ا فيه فتجئوا لول تأكيدات لولا من فيه كم الساعه الجديده بارك عليكم ولن تجدوا شكرا لانه يتعلق بهذا الفصل يتعلق بهذا الفصل يتعلق بهذا الفصل هذا الناظر في الدلاله ا ل ل ف ظ ي ة ا ط ل ا ق من المعجب و ا ل د ل ا ل ة ا ل ت ر ك ي ب ي ة ا ط ل ا ق من علم ا ل ع ر ا ب و ا ل د ل ا ل ة ا ل ز ا ئ د ة على التركيب التي ت ن ب ه على مستوى ف ا ئ ق ي ة النص ا ل ق ر آ ن ي ب ل ا غ ن و ب ي ا هذا الناظر المشتغل على هذه ا ل م س ت و ي ا والذي يسمى المفسر هو المفسر إذن ل انه ب د م افتراض أ ن حائز ل أ ه ل ي ة م ت م ي ز ة أ ه ل ي ة ع ل م ي ة أ ه ل ي ة أ د ب ي ة أ ه ل ي ة اعتقاديه ة فلذلك شرطوا ا فيه أ ن يكون صحيح المعتقد سلسة أهل السيخ الذين التفسير الغنوز من مداهب تاريخنا الباطنية ومداهب كتبوا في التفسير في تاريخنا في مداهب الغنوز وجاءوا بمعان شوهان كان ن ز ل ت ز ا ل متبوعا ا ل ن س ا ن حين يختل و ا فيه ا ل أ ص ل أ ص ل الفهم فيما يربطه بصلته ا ل بالله منزلات الكتاب ا ق ر أ باسم ربك ففيه تصحيح للتوجه إ ذ ا كان عقيدتك في ربك غلط خطأ و... و... وتصورك ل ل ق ر ا ء ة أ ص ل ا هذه ا ل و ا ل د ة منه غلط لا تصدق بانها الوحي كيف ت ف ه م فيه هذه مثل الكتابه الرديئه التي يكتبها نصر أ ب و زيد في علماء و القران ويكتبها فيه المنهج العقلي عند المعتزلات إ سئل عن كتاب لابن الراوندي الملحد كتاب في الطعن على رسول الله شرابو الزمرو الراوندي خرج وارطد تأثير معروف بكات اسمه قال بكتاب ابن、الراوندي. وقنا الملحد كان ثم خرج من الاتزال فيلسوف كمون اليهودي وهذه سمعت معتزلين تحت ثم من ده له القصة ابن فكتب كتابا في في هذا المستوى هذا الردي قيل له ا ب ل على م ا ر ي وشاعر شاعر ن ا ق د في عصره نقدا مرا لدرجه ة أ ن ا س ت ل ع ع ى ي ه و ج ر ع عليه كثير من المتاعب حتى اتهم ب ك ي د وكيت والرجل من أ ب ا ر ي قيل له هل سمعت بكتاب بن ا ل ر ا و ن ت ي قال سمعت به قال كيف ر أ ي ت ه كيف و ج د ت ه قال خف م ت ف خف وتف يعني أولى على الماري شاعر كيف يجيبك بالتفصيل هو قرف من مثل هذه ا ل ك ت ا ب ة قال خف ت ع ن ي ف الخف ما يلبس لباس النحل من البسه الرجل هو خف بل بل وفيه تف التف هو وسخ ا ل أ ظ ا ف ر ما تحت ا ل أ ظ ا ف ر من وسخ قال يقول يعيما الخف خف وتف وهو هو أ س ل و ب ا ل ك ت ا ب ة والتف المعاني التي تحملها ا ل أ ل ف ا ظ ذنبه رسول الله و ب الكتاب ا جدا قال هذا ساقط شكرا ل غ ة ركيكة و م ض م و ن ا لكن سائله الح ا ل ي في شرح الخف والتف و ا ل أ د ب ا ء من هذا الطراز يكرهون الاستفصال من مثل هؤلاء فماذا قال قال ما لي وريد مزيد منه بس ما معنى خف والتف منه معنى بس خف قال نعلان ي في نار جهنم يغلبهما مخ ص ا ح ب ي قال ما دريت قال دريت واديان ي ي في جهنم ت س ت غ ي ث النار م ن أ م ا سبعين خريفا تفهم كنت الكتابة ينتهي تتعرف والكفر والفشل قد كنت الفهم أروح صرف له هذا له هذا هذا وهو ماذا مثل العمل ماذا مثل الحكيم قال بصاحبي سرحوا سرحوا الضلال كانوا جواب السائلي قد قرأ يقول لك إلى يعني يؤدي بك أروح عما أ ر ا د ه لمراد أ ر ق ى وهذا د ل ل غ ة م س ا أ ل سأل م ا ت س ع ك قال ما عددت لا ما لا ومن طريف ما ذكروا في هذا القصة التي للحجاج والقبعطها بها يتروحوا يتروحوا نشارك حصلت لليلة قصة طريبة شوية وعيد وطني شوية به نخصم نحن ببعض ا ل م ر ح ل ل ي س كذلك ولسنا مريحين هذا بلغ وفي وجه أ خ ي ك صدق قبعتر قبع هذا ش ا ئ ر مرح ولكنه جاء في ظرف شديد ا ل ح س ا س ي ة فتكلم في ا ل س ي ا س ة كان الحجاج ساعتها أ ب و ا ل س ي ا س ة فقال أ ح ض ر ا ل ر ج ل ف أ ح ض ر و ه ك ا ن لسانه قويا ً في ا ل خ ط ا ب ة و د ع فقال له الحجاج بها د م ي ن كان عجيبا ً كما تعلمون فصيحاً فسيحاً فسيحاً فسيح جانب قال هل أظلمه مطلقة تنزكي تزكية شوحد شي <تصفيق> ليس الشيطان ل ذكيا في م قال ر ا له ر ت الحجاج مهددا بصوت خافت لا يشعره بالتهديد يا ق ب ع ترى والله ل أ ح م ل ن ك على ا ل أ س و د والاداب حفظ ل ق ص ة مزيان ن ن لأن أنا طال الزمان ي بيها طال ل ح م ل ن ك على الاسود أ س و و د ل الحجاج يعني بالحديد ل أ أ د يقصد يقيد يقيد ه م ماذا يعني والادهم ح د د ي ل الذي يميله ذ ي مغبر ع م الأسود ا ل أ و د وتعلمون أسود الخيل وأدهم أن في الخيل أسود وأدهم في الخيل قال مثل الأمير يحمل قال الأسود والأدهم والأبهام والأشقر يحبوا كيف يصرفوا زمان أنت يهددونين مثلك ما لا فقال ل شيء ف إنه حديد م انه هذا رمشي ليس ي ح و ي ن ن إ حديد فحمل الحديد على شديد النظر فبصرك ا ل ي و م قال إ ن ي ك و ن ح د ي إن د والله إ ن ه لجديد يعني جديد يعني ركي بمعنى أنه حصان أمتهن ما, ما ولا <تصفيق> فقالوا ق ص ة ا ل ق ب ع ة ترى أ س ل و ب الحكيم ويدعبوا ل ى هنا ويصرفوا الى هنا ومن خلاف م ق ت د ى صرف المراد بنطقين أ و سؤلين لمعنى قد يراد لمعنى قد يراد تنبيهن على أ ن ه ا ل أ ج ر و كقصه ذ ك ة كما ي ق و كقصة كلها دائما نعم ومن خلاف مقتضى صرف المراد كم من البيت د ي نطقنا ي و ل س ؤ ل ي ن لغير ما أ ر ا د لكونه أ و ل ى به و أ ج د ا ر ه ك ق ص ة ح ج ا ج ي والقبع طارئه ذ بهذا ه منظومة في معروفة نعم مكنون مخفر أمنا وإخدامنا نقوم الكلم لنا ذنوبنا وإصرافنا البلاغة في اكتفي في سؤال القدر الله وصلنا ر ب ن اللهم ا قروبنا جيدها جيدنا ا توجد و مع ن من ا ا لذلك لك رحمة آسي أ ن اشف ي مرضانا وارحم موتانا وابلغنا مغزوه أمن ربنا لا تذاذر من الله رزوه فرجتها وامن ا منك امالنا اللهم اغفر لنا وسامحنا و ت ج ا و ز ا ل ن ب ي